بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم على شابتر الشيست في المراجعة احنا اللي بيهمنا في الشيست هم ثمان مواضيع أساسية دمت اللي بيهمونا في النظر وفي العمل وفي كل حاجة بقية المواضيع مجرد أنك تعرف عنها كلمتين أو إراية بس لمجرد الامي سي كيو لكن اللي بذلك بجد هم ثمان مواضيع ايه هم 8 مواضيع؟ أول موضوع هو السي او بي دي اللي هو الكورونيكو بصراكة البلمونر الدزيز والبي بي اللونج كانسر اللي هو البرونكوجينيك كارسينوما والريسبيراتوري فيليار والسابراتيف لونج ديزيز اللي هي اللي هو اللونج ابسس والبرونكيكتيز والبرونكيا الازمه والبلورال افيوجن والانمونيا هي ديت المواضيع اللي تهمنا واللي تذاكر كويس جدا وانت بتذاكر الشيست يعني ديت المواضيع اللي انت تركز عليها جدا أما الباقي مثلا حاجة زي الهيستوساركوذس اكس المواضيع ديت بس مجرد انك تعرف الاسم بس بتاعه بيخش طبعا في الدفرنشال مع التي بي اللي هي الساركيدوزس الساركيدوزس مع مذاكره التي بي اللور ريسبيراتري تراكت انفيكشن بيبقى غالبا فايرال انفيكشن لكن اللور ريسبيراتري تراكت انفيكشن بتبقى غالبا بكتيريا انفيكشن واحنا درسنا الابر ريسبيراتري تراكت مع الانف واوزن فده ما عادش يهمنا قوي واحنا هنخش بقى على على طول اللي هو الريزبيرات ريزنك ده اللي بيهمنا في البطن بس في شوية معلومات كده في الاول من الفيسيولوجي بس ناخد بالنا منها هتفيدنا في في المراجعة ان اللونج لما بيحصل لها سيمباساتيك استيميوليشن او الريزبيرات ريزنك لما بيحصل له سيمباساتيك استيميوليشن بيحصل فيه برونكو دايلاكيشن ودي حاجة كويسة لمريض الششت لكن اللانجر لما بيحصل فيها باراسمبثاتيك ستيوليشن بيحصل برونكو كونستريكشن وديت حاجه وحشه لمريض الششت علشان كده مرضى الشث المرض بيشد عليهم او بالتعب بيزداد عليهم اكتر بالليل ليه لان بالليل والانسان نايم بيبقى الباراسمبثاتيك هو الدومينانت فلما بيكون هو الدومينانت يبقى الباراسمبثاتيك حصل له فلما بيحصل له بيحصل برونكو البرونكو كونستريكشن بيبدأ يزود ويعمل ايه يخلي المرض يزيد على المريض ده اكتر ويحس بالتعب اكتر وكمان لما بيحصل المريض لما بيبقى مدخن ويعني والبلموناري فينس كونجيشن والبليثورا البليثورا يعني زيادة الأرتيريا اللي رايح للانج الثلاث حاجات دمت اللومة لسموكين والبلموناري فينس كونجيشن والبليثورا بيعملهم لغبطة في اللانج ديفينس ويؤدوا إلى شست انفكشن وتبقى اللانج العرضة أكتر للمشاكل بتاعتها الاوبستركتف لانج ديزيز التعريف بتاعها هي عبارة عن مجموعة من الامراض بيقل فيها الاكسو بيراتروي فلو ري فبيزيد الإكتل... الاكسو ده بيؤدي الى برولونج اكتف اكسو فيحصل هارش فيزوكولار بيريسنج يعني ايه فيسيولوجي لو في الفسيولوجي خدنا ان الانسبيريشن اكتيف بروسيس ازاي ان بيحصل ان الدايفرام بينزل لتحت والانتركوستال ريبس بتبعد شوية وتبعد تبعد شويه وت يعني تبقى مزققه لبره فده يؤدي الى ان حجم الصدر يوسع اكثر والعملية دي عملية عمليه يبقى الانسبيريشن اكتيف بروسيس لكن الاكسبيريشن عملية باسيف بروسيس إيه ليه بقى؟ لان بيحصل عن طريق الريكويل ان الدافران برجع تلان الوضع الطبيعي واللانج كومبلاينس تبدأ تضغط وترجع الوضع الطبيعي فيحصل الالكس بايريشن فالالكس بياخد مدة اصول من الكس بايريشن عملية يعني مش لكن لو أنا كان عندي حاجة السكة اي بقى يعمل بقى لانج ديزيز مرض من اللي احنا ندرسها في هيبقى في حاجة فالإكس بيريشن ما هو باسيف بروسيس مش محتاج لأي مجهود وبيخلص بسرعة لأنه معتمد على الريكويل بس بيحصل بقى إن هو بياخد وقت أطول علشان يقدر يتغلب على الحاجة اللي أفلى سك فيتحول الإكس من عملية باسيف بروسيس إلى اكتف بروسيس وتاخد مدة أطول يبقى في جميع أمراض الأبستركتف لانج ديزيز أي مرض يعمل الأبستركتف لانج ديزيز هيبقى عندي في بورولونجد اكتف إكس البرولونجد اكتف اكسبيريشن هيؤدي الى الصوت المميز في المجموعة دية اللي هو الهارش فيزيكولار بريسين طب ايه هي الامراض اللي فيها اوبستركتف لانج ديزيز اللي هي السي او بيدي والبرونكيا الازمة والأزماتيك برونكايتس واي مرض يعمل اي اوبستركشن زي حاجات الايه البرونكيكتسيز وكده طيب هو اصلا في الانسبايريشن اللي بيحصل البوب الار الليور اسبيراتل ريتراكت بيبقى واسع علشان يستقبل الهوا لكن في الاكس الاكسبايريشن بيبدأ يقفل ويضغط علشان يخرج الهوا طب لما بيبقى في حاجة قافله السكه لما بيكون في حاجة قافله السكه هبقى انا محتاج احول عملية الاكسبايريشن اللي ما بتاخدش وقت ان هي تبقى بتاخد وقت اطول كمان اللي هي ما فيش فيها مجهود هي على الريكويل هتاخد مده اطول اليكسبايريشن من عملية باسيف الى عملية اكتيف ويتحول من ان هو بياخد وقت قليل الى ان هو بياخد وقت اطول فيتحول الى اكتف اكتف اكتف مع هارش ديكيولار بريسنج في بتاع الاير واي لما بيحصل كرونيك مثلا والحاجات دي بيحصل هيؤدي الى فيحصل مع الايه أو البرونكوس بازم البرونكوس بازم بيعمل ويزي شيت وبيعمل ديزنيا زي حالات البرونكيا الأزمة الكرونيك <تصفيق> مع البرونكوس بازم هيؤدي الى ايه ان هيحصل البرونكوس ما تبقى ديئة ممكن يحصل برونك اللي هو كرونيك ده في النهاية هيؤدي الى ان الديمينش لنج كومبلاينس بتاعت اللانج هتقل فيحصل ان عمليه الاكسبيريشن تاخد وقت اطول لان عند الاستيك ركويل بتاعه اللانج قلت فيؤدي الى هارش ديكيولار هارش بزيكولار هي حاجه مميزه جدا لمرضى و هو COPD؟ قلنا COPD هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو بعض هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو اللي هو يبقى إيه هو ال... اللي هو اللي هو COPD هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو يبقى هو تعريف الCOBD هو عبارة عن مجموعة من الأمراض اللي هو الكورونيك برونكايتس والإنفيزيمة بتتميز في فيه واي obstruction وبيبقى الإكسابيراتري وفوليوم 1 أقل من 80% إيه هو الإكسابيراتري وفوليوم 1 ده؟ ده نتكلم عليه كمان شوية في البلمونري فانكشن تيت هو إيه؟ لما بعمل إكسابيريشن في اول ثانيه بقدر اخرج اكتر من 80% من الـ الـ في المية من الكسبيرات ريفوليو بطلعه كله في اكتر من ثمانين في في اول ثانية طب لو انا عندي بقى السكة حاجة فيها مقفولة ماشي يبقى ايه اللي هيحصل يبقى مش هقدر اطلع في اول ثانية النسبة دي أنا في اول ثانية اطلع خمسين ثلاثين في المية. ليه؟ لأن أنا عندي السكة يبقى معناً الـ الـ اللي هو انا بقدر اطلعه في اول ثانية. ألا عن الثمانين في المية؟ دمّعناها إن أنا عندي في حاجة أفلستيك. والمرة دوت بيبقى سلولي بروجرسيف يعني. بي دي سلولي يعني بياخد وقت اطول بينقسم إلى مرضين اللي هو الكورونك برونكيتيس والإنفزيم هنتكلم على كل واحد لوحده وفي الأخير نجمع الكومبيليكشن مع بعض كورونك برونكيتيس هو عبارة عن كورونك انفلاميشن في البرونكيال تري بؤامعها إكسيس ميوقد سكريش بشرط إنه يبقى فيه ثلاث شهور في السنة معهم كحة وبلغم على على الأقل سنتين بس لازم قبل ما أخلف إن المريض اللي قدامي عنده كورونك برونكيتيس لازم أعمل إكسكليوزن إن هو يكون عنده برونكيكس لأن المرضين متشابهين جدا مع بعض والكرونيك برونكيتيس هو مرض فروم زستار يعني ما كان أكيوت وقلب بكورونا الأكيو البرونكيتيس ده حاجة الوحيد الأسباب, الأسباب ده حاجة تعمل زي البيوشن واحد بتعرض لأي دست أو لأي حاجة طب والتدخين ممكن يعمل ايه التدخين بيزود الانفلامات الرسائطية وبيقلل وبيعمل في العملية بتاعت فما بتقدرش تتغلب على البكتيريا وتخلصنا منها فبيحصل كرونيك بونكايت طب ايه اثر ان واحد يكون عنده سي او بي دي ويجيله انفيكشن لما يكون عنده سي او بي دي ويجيله انفيكشن المرض هيزداد عليه يعني كأنه كده ايه الفايرال والبكتيريا انفيكشن هيزودهم الحكاية بتاعة الكورونات برونكايتس هما مش هيتسببوها لكن هما هيزودهم الاعراض كلها يعني لو كان بيطلعت بيوتا مثلا هيتضاعف الحجم بتاعه لو كان عنده الكحة دراي هتبقى فيها بروداكتف قف والمدة بتاعة التعب يزيد عنده عشان كده نهاية المدخن حاجة من ثلاثة او الثلاثة مع بعض يا اما يجيله كوربا المونال اللي هم عبارة عن سلاتسية اللي هو كونجست بنكبين لورلين باديمة وكمان كونجستد تندر ليفر او يجيله له ريسبيراتوري فيليار او بقى لو قعد فتره طويله ممكن يجيله برونكو جينيك كارسينوما اللي هو كانسر بلانك طب ايه هي الكلينيكال بيكتشر اللي هيشتكي بيها مريض السي او بيدي اول حالة هو دايما بيجي للرجالة اكتر من الستات بالحكم انهم بتعرضهم لسموكينج اكتر وللضغط في الشغل اكتر وكده فبيبقى دايما وبثن اكبر علشان ياخد مدة انه يبدأ يظهر عنده الاعراق طب ايه مميزات القف بتاعته إن هي بتبقى بروداكتف قف معها سبيوتم لسبيوتم بيبقى ايه لونه وايتش وميكويد وسمول ايباون لكن لو جاله بكتيريا الانفكشن او حصل له اي انفكشن يقلب بقى بيلوش نتيجة ايه ان المرض بقى زاد عن نتيجة ايه الانفكشن ببقى معاه ديزنيا مش عارف ياخد نفسه كويس وفي شيست بين نتيجة الكحة كتير بتعمل انترقوستا الماصل بين وممكن نتيجة كمان البليرزي لو بدأ يتعرض لشيست انفكشن العملية بتاعت التعب بتاعت السي او بي هتزيد قوي عليه طب ازاي اعرف ان مريض الشيست Infection او مريض السي او بي دي جاله شست انفكشن اول حاجة هلاقي الاسبيوتن لونه تغير باقي الوش ديسكلاريش ممكن ايه من ان هو يبقى ريدش كمان الكحة بتاعته اتغيرت هو مريض السي او بي دي بيكح الصبح بس لا ده هلاقي بيكح طول اليوم ومدة الكحة بدأت تزيد عليه كمان هيبقى معه فيفر لو كانت ايه الحكاة بقى بكتيريا انفكشن عنيفة اه كمان الاسبيوتن الكمية بتاعته هتزيد ويتحول لونه ايه لالوان ايه مختلفه بقى غير اللون النورمال بتاعه يبقى وكمان هيبدأ بقى يظهر عنده الاعراض هتبقى اكتر عليه زي بقى ديزني ممكن يخش بقى في سيانوزز ديتروريشن للليفل بقى يبقى عنده وعرق بالليل نايم يبقى عنده رعشة وكده طب ايه هي الساين بتاعه مريض هيبقى عنده يعني اللنج مليانه هوا كتير لو دخل بقى في اعراض عينفة زائد بقى حاجات بقى زي ويت وعنده ويفز وقربه المنال اللي هي ثلاثيه وهيبقى تريمرز طب وانا ببحث المريض هلاقي عليه ايه؟ هلاقي عليه فيانوزز بسبب الريزوبيراتوري فيليار والاعراض بتاعت الكوربالنونال اللي هي كونجستل نيكفين لور لنبيهديمة كونجستل تندر ليفر كمان هيبقى عنده النيكفين هتبقى فيها اكسوبيراتوري فوليوم مع حالة الهمتزيمة وفي بيجاستريك بالسيشن في بافنس في الايليد ليه لان هو بيكح الكوحة هيحزق كتير فهيتعمل عنده ايه؟, ايه بافنس في الايليد البالس بتاعه هيبقى بيج بالس فوليوم بسبب ان السي او, او تو لما بيزيد السي او, بي او تو بيعمل ايه فهيعمل ايه فارقة الضغط بنسميه بيج ممكن يحصل له لو حصل بقى عنه المرض بقى له فترات طويلة بقى او بتعرض لهيبوكسيا كتيرة او قلب معاه ببرونكيكتز او تحول معاه لبرونكوشينيكارتنوم بنلاقي معاه كمان تريمورز احنا شرحينه في في الشابتر ده كله شرحينه في تسجيلات الاشست sheet فانا هقول بس المراجعة بسرعة يعني كده لكن اللي عايز يسمع التفاصيل احنا عاملين تسجيل في المراجعة بتاعت الاشست متكلم عن ده يعني ايه رونقاي ويعني ايه وقلنا ان الرونقاي تتسمع وتتحس الكريبيتيشن تتسمع بس ويعني ايه هارش بزيكولار بريسنج الحاجات دي كلها احنا اينا يبقى بالانسبيكشن بقى في مرضى دي الاقي عنده الشفت سيميتريكال شيفت مش عارف يتحرك كويس يبقى موفمنت في البوست سايت الانتروبستورير ديامتر هيزيد بالبالبيشن هيبقى تي في اف اوكل امبوس سايت هيبقى في بالبه بالرنقي البركاشن هيبقى هايبر ريزونانت وبالاسكولتيشن هيبقى في ايه دي علامه مميزه جدا لأي واحد عنده اوبستراكتيف لونج ديزيز هيبقى عنده هارش فيزيكولار بريسنج ممكن بقى اللي عنده قرنقاي او كورس نون كونسينيتنج كريبيتيشن بسبب السكريشن طب ايه هي الاسباب بتاعت التريمورز في مريض سي او بي دي ممكن تبقى فاين تريمورز ناتجه ان احنا بنديله بيتا 2 اجونيست إيه ممكن تبقى فلاجنج تريمورز بسبب الايه الريسبيراتوري فيليير ايه هو التبي تي بي احنا قلنا بنقول له قول 44 ونسمحها على البوست سايت بس حاول ما تحطش ايدك في الميد لاين علشان ما تاخدش احساس من الترقيه مريض سي او بي دي لان عنده باي لاترال هيبقى الـ TBF equal in both side طيب ايه الحاجات اللي بتزود والحاجات اللي بتقلل الـ TBF الـ TBF بيزيد في حالات النيمونيا والـ long لكن بيقل في حالات البلورال pleural effusion والنيمو ثورة ليه؟ لان في مية وهوى والمية والهوى بيعزلوا الصوت ايه طب ايه هي الكومبليكيشن بتاعه مريض السي او بي اللي هو بقى الحاجتين مع بعض الكرونيك برونكايتس والانفيزيما ممكن بقى يخش ايه كل الاعراض او الكومبليكيشن نتيجة الهيبوكسيا يعني الهيبوكسيا هي اللي هتعمل عنده الحاجات دي يبقى ممكن تعمل ايه ريسبيراتوري فيليير الهيبوكسيا لما الاكسجين بيقل بيطلع الارثوروبايتين فيحصل سكندري بوليسايسيميا يحصل عنده رايت سايدد ممكن يحصل طب ليه بيحصل قلنا مريض بيقلل بتبقى الهيلث بتاعت الـ الميكوزة بتبقى قليلة كمان الواحنا بنعالجه بنديله كورتيكوسترويد والكورتيكوسترويد بتعمل بيبتيك ألسا كمان بيبقى عنده هايبوكسيا وهايبركابنيا يعني قلة الأكسجين وزيادة ثاني أكسيد الكربون بيعمل أم هيلثي جي اي تي يوصل لمرحلة البيبتيك ألسا ممكن كمان من الكمبيليكيشن بيبقى عنده برونكيكسز ممكن يبقى عنده برونكوجينيك كارسينوما وبحصل له كمان البالمونرا هايبرتينشان ازاي بقى في قعدة ذهبية عشان نفهم شكاية البالمونرا هايبرتينشان ده ايه اي حاجة تعمل هايبوكسيا تعمل فازو في الجسم كله ما عدا الـ pulmonary بيحصل فيه vasoconstriction الفازو vasoconstriction اللي بيحصل فيه الـ pulmonary هيؤدي إلى pulmonary hypertension يخش بقى في كل pulmonال ويجي له بقى congested نيك فين lower limb بأديمة congested تندر ليفر وكمان الفازو vasodilatation بيقلل الـ نتيجة الـ في فييحصل زيادة في الفينا venous وتبقى هايبر dynamic circulation طب ايه اللي اطلوب على ده انا له شستي اكس راي هنلاقي عنده بقى زيادة البرونكو البرونكوفاسكولار ماركينج بسبب البرونكيا الميكوزا الكونجيشن ممكن نعمل له اي سي جي عشان نشوف الكوربه المنحله لو عملت له اي بي جي اللي هو الاريتيريال البلاط جازز هنلاقي ان الاكسجين قليل وثاني اكسيد الكربون عالي ممكن بقى نعمل له ريسبيراتوري فانكشن تيست عشان نشوف ايه, إيه هل ده اوكستراكتف هايپوبنتيليشن ولا لأ ايه العلاج هدي له بقى ايه حاجات ترضى للبالغة وحاجات دواء للبالغة وحاجات تبقى توسع البرونكاي له علشان أعمل موباليزيشن عشان أبعده عن السكر دي ندي بقى برونكو زي انهيليشن بيتو أجينست أو الأمينو فيلين. لو ما استجابش أول إعلاج ممكن نديله استرويد سيرابي لو كان عنده برونكو البازمة عنيفة بندله استرويد سيرابي عشان تتحسن شوي ونبدأ بقى أفويد الإيريتانت لو أخاف بقى أن يجي عدوى لأن العدوى أو الإنفكشن هتبدأ تتدخله في وتبوز عنده العملية خالص بنديله أنت بايتك علشان أي سكنة الإنفكشن لإحنا خايفين منها ممكن نديله كمان أكسوجين وأحسن خاجة نحن نعمله لانج ترانسبر ا مريض السي او بي دي لو دخل لي في اعراض قلب بالمونار يبقى لازم اديله ديوريتيك ثيرابي لان ايه هو بقى عنده سيستميك فيناس كونجيشن فاحنا بنخاف من ان هو خشري بقى قديمة في بالمونري ديما والعمليه تتدهور منه اما الانفزيمه تعريف الانفزيمه هي عبارة عن باثولوجيكال اكومليشن من الاير في اي تيشو هو ده التعريف العام بتاع الانفزيم لكن البلمونري انفزيمه لها تعريف مخصوص هو عبارة عن اب نورمال بيرديستنس ديستنشن اير سبيس يعني في هوا كتير فين ديستل تو تيرمينال برونكيول اللي هي بقى في الالفيولاي والالفيولار داقت والرسبيراترو برونكيول وبحصل ديستركشن في الالفيولار سيبتم السيبتم دي بقى لما بتتقطع وبتتقصر ريحصل بقى ديستنشن فيها الاسباب بقى بتاعتها ممكن تبقى مع المريض يتحول الى انفيزيمة لان احنا قلنا الاثنين بيؤدوا لها بعض او كومبانساتري احنا قلنا لو في مريض البرونكيكتز بتبقى عنده اللونج من تحت بيزل بتبقى مش شغالة كويس فبيحصل كومبانساتري ميكانيزم فيحصل ديلاتيشن في الجزء اللي فوق وفيكون جينيتل زي الناس اللي عندهم الفا وان تي تريبسين ديفيشنسي بي ال فقلنا في بروبلم قلنا لو في بيشنت عنده ليبرسل روزيز وعملنا له الفيرل ماركر لانها نيجاتيف والاوتو اوميوم ماركر لانها نيجاتيف فممكن وعنده كمان انفيديما ومفيش هيستو اوك سموكينج يبقى ممكن يبقى عنده الفا 1 تريبسين ديفيشينسي بيتاكد ازاي ان احنا بنعمله سونار سكان او سي تي سكان والالفا وانتكريبس المشهور بحدتين انه فيه سيروزيز وفي كونجينيتال انفيزيما ومع ان الكنجينيتال انفيزيما لكن إن الاعراض ما بتبانش عنده في اول سنة او حتى في اول اسبوع تبان عنده وهو عنده اربعين خمسة وثلاثين سنة على بال ما يبدأ كمية كبيرة من الالغولايت تدمر ويحصل بقى الاعراض بتاعة البرونكيكس ايه اسف اعراض الايه الانفيزيما المريض هيشتكي بقى من ايه؟ من عملية في الامفزيما هيبقى عنده ديزنيا شوية قف اعرض بقى الكورونت لو كان عنده سي او بي دي ويشتكي من الكمبيليكيشن اللي أنا لسه إلها من شوية في مريض سي او بي دي اللي هو رايت هايت هارت فيليار بيبتك أثر اشتكي من كل الحاجات ديت وامفزيما ممكن تعمل شيست بين وكده طيب ايه هي الصين اللي أنا هشوفها عليه؟ هنلاقي عنده كونجست بين بين سيانوزز قول بالمونال الлокال إكزامينيشن بالإنزبيشن والبلبيشن والبركشن والأسكالتشن كأن بخبط على هوا واللنك م مليانة هوا فهيبقى ايه الموفمنت هتبقى ألييلة هيزيد الانتروبستيريو ااا دي مرض ضيلاحظر هيبقى فيه الشيست سيميتريكل البالبيشن هيبقى تي في إف ألييلة لإن في عادل من الهواء احنا قلنا تي في اف بي بيقل في حالات الميه والهواء لما بيكون في عادل سواء فيوجين او انفيزيما البركاشن كأنه بخبط على طبل هتبقى هايبر ريزونانت الاسكالتيشن المرض ده يعتبر اوبستراكتيف لانج ديزيز يبقى يندرج تحت بان هارت زوكولار بريثنج زائد ان احنا كمان ممكن نلاقي رونقاي الانفيستجيشن العاديه تشيست اكس راي اي سي جي ممكن نعمل بلاد جاهز هنلاقي ان الاكسجين قليل وثاني اكسيد كربون كتير العلاج الانفزيمه الحته اللي باظت خلاص باظت بيبقى ما فيش علاج حقيقي لكن اشنا هنعالج الاعراض الحاجة الوحيدة اللي ممكن نبدي علاج هي انفا واحد انتتريبسن ده عشان احافظ على الكبد والرعة من الحكاية لي لكن العلاج انا بعالج المريض سيبتماتيك يعني بيكوح ادي يديله حاجات اللي بكوحة عنده انتريبشن ادي أديله له أديله انتبيوتك بيشتك من اي قلم نتيجة بلورزي او حاجة بدي له انتريبسن مش عارف ياخد نفسه عنده ديزنيا بديله له برونكو وضايلاتيش ماشي في بقى حاجتين كده تبع الانفزيما اللي هي البلو بلوتر والبينك بافر البلو بلوتر هو عبارة عن كورونيك برونكايتس من لي في اليونج ايج بيشصل أو في اليار في الهايبر بنتيليشن هيؤدي الى هايبوكسيا الهايبوكسيا تعمل ايه سيانوزيس هيبقى اسمه بلو بتعمل بالمونري فازو وبتعمل بالمونري هايبر تينشن فيحصل رايت فيحصل إديمة اللي هي بلوتر يبقى كلمة بلو يعني ساينوزس وبلوتر يعني إديمة يعني منفخ يعني هيبقى مريض وشه مزرق كمان بسبب الايديما البنك بافر الانفزيمه بتبقى أكتر في الناس اللي بيجي أكتر للناس اللي عدوا 60 70 عنده ربشر في الالفيلاي معاه مايلد هايبوكسيا المايلد هايبوكسيا بتعمل سيكندري بوليسايسيميا فيبقى بينك يبقى لونه وردي غامق يعني محمر شوي كمان بحصل هايبر فنتيليشن فبيحصل جراديوال اكسبيريشن ومعاه بروزد ليبس يعني ضمم شفافه وهو دايم شفافه علشان يحافظ على البرونكيول ان هي ما تقفلش وبريفنت اللنج كولابس فيبقى باص ماشي يعني ايه هي الاعراض بتاعت السيفيريتي في المريض عنده سي او بي دي يعني, يعني هوا مريض سي او بي دي بقاله فترة طويلة لكن امتى بقى بيشد عليه المرض لو كانت التراكية حاجة اسمها التراكية الترج ان الترقيه بتنزل مع من الانسبيريشن الاقيها بتنزل تحت فين في الشيت او عنده جاجلر فينس فيلينج مع الاكسبيريشن او ظهرت عنده بقى ساين اللي هي او زاد قوي معناها ان هو دخل بقى في اعراض سبير يبقى ايه هي بقى الصين بصفة عامة اللي انا هشوفها لمريض السي او بدي نراجع كده السي او بدي بسرعة السي او بدي هو عبارة عن مرض لانج ديزيز في حاجتين الكورونيك برونكايتس والإمفيزيما والاثنين بيقدم الى بعض وانا, وأنا بفحص المريض افتكر دايما ان الرئة بتاعته مليانة هواء زيادة عن اللزوم الانسبكشن في في, في كل حاجة ومعاها قحة ومعها ديزني وشيست بين هو دوت الحاجات ال في السي او بي دي والسي او بي دي بتنزل حالة في كتير جدا مريض عنده سي او بي دي ودايما هيبقى مريض كبير في السن ومدخن. البرونكيا الازمه البرونكيا الازمه ده موضوع مهم جدا جدا جدا في حياتك العملية وحتى في الامتحانات بتسال فيه كتير جدا قلنا اكتب لي جنب البرونكيا الازمه انه هو مرض انفلاماتوري انت عارف لان انت في وسط الزحمه تنسى حكايه ان هو ايه انفلاماتوري فاكتب لي ان هو برونكيا الازمه ده انفلاماتوري ديزيز هو عبارة عن انفلاماتوري في الاير واي بيزود الحساسيه بتاعه كل الاير نتيجة اي ستيمولس فتبدأ تقوم ايه يحصل نروينج في الاير واي باسج فتقفل شويه ده بقى بيؤدي الى ديزني وويزيش بقى بتاعه البرونك الالزما والأنواع عندنا كنا في اكترنسك أزمة بتبقى موجود اثنين حرف ايه بتبقى ايرلي تشايلد هود وبيزيد فيها الاي جي اي -E. بيبقى فيها بوزيتيف فاميلي هيستوري وممكن تبقى مرتبطة بعائلة الاتوبي اللي هو كل الم... يعني ايه هتلاقي مثلا الاب بيغرش والام عندها راينايتس على طول وكده فده له علاقه اكتر بالوراثه هو بيقول يعني في حكايه الوراثة ان في فيناتكس رول في البرونكيا ازمه بس الكلام ده يعني فيه فعليه ردود يعني مش اكيد قوي بيقول ان هو في اوتوزومال دومينانت جين بيبقى موجود على كروموسوم رقم 11 بيؤدي الى زياده التي هيبرسيل وبيقلل التي سابريسر سيلز بس هو يعني كلام يعني بيتقال على استحياء كده وفي نظريات تانية بتقول ان هو اميونولوجيكال ميدييتد باترن ااه اللي بيحصل بقى لما الاي جي اي بيزيد بيحصل ان الانتجين بمسك في الاي جي اي ويبقى على الماست سيل ويبدا يطلع ميدييتور الميدييتور ديت بتعمل البرونكوسباز الميدييتور ديت ده اللي هي ايه ليكوتراين البروستاجلاندين سايتوكاين الهيستامين في مواد كتير بتطلع هي المسؤولة عن حكايه البرونكوسباز امثله بقى للانتجين اللي هو البولين الدست المايت فود اليرجي اما الانترنسك ازمه ده هو الالرج بتاعه النون بيبقى نون اتوبيك بيبدأ دايما في سن يعني في سن العشرينات كده والتلاتينات بنيجا تفهم ليهيستري ما هوش عائلة الاتوبي ولا حاجة بيزيد فيها الاي جي اي اي اما الباسوجينيسيس بتاع البرونكيا الازمة ما يهمكش قوي يعني الفيسيولوجي والباسيولوجي بتاعه هو ما يهمكش قوي بس احنا بنلخصه في كلمتين ان البرونكيا الازمة كباسو فيسيولوجي بيبقى عبارة عن تريدز او الاول بيحصل برونكوز باز في البرونكاي وفي, الـ وفي الـ يعني في كل البرونكيا بيحصل فيها وبيبقى في أول 6 ساعات فأنا لو اللي في الأول وديته برونكو هيخف شوية طب لو بعد 6 ساعات بيحصل بقى وبعد الميكوزا الإيديمة بيزيد الميوكا سيكريشن فعشان كده بعد 6 ساعات برونكو مش هيبدا يخف قوي فلازم أديله العلاج اللي احنا نتكلم عنه كمان شوي مع في بقى بيقول ان الاكسترينسك ازمه بيبقى بيحصل اليرجينت اكسبوجر بيزيد الاي جي اي بيحصل ريليس في الكيميكال ميدييتور اما الانترينسك ازمه بيقولهم ان بيحصل بار يعني بارة بيعمل كأنه فيجل ريفليكس فبيحصل برونكو اسباس بس الكلام يعني التفسيرات على فكرة في حكايه البرونكيا الازمه فيها يعني فيها نظريات كتير مش حاجات احنا متأكدين منها المهم إن هي المسؤولة في البرونكيال ازمه طب ايه هي الحاجات اللي بتزود حكايه الازمه او البرسيبتنج فاكتور اي حاجة من من اللي انا قول لهم فات زي مثلا المايتس الدست يتعرض لأي حاجة يحصل عنده اي اريتيشن في الماست سيل او كمان الاسبرين, الاسبرين احنا عارفين ان الاسبرين بيقلل البروستاجلاندين وبيزود الليكوترين فبيحصل ايه برونكوسباز كمان في الاكسرسايز انديوسنج ازمه ليه لان بيحصل دراينج في البرونكيال ميكوزا فبيحصل كان حصلت ميكوزا البرونكيال اريتيشن فبيحصل برونكوسباز في اي حاجات معها اليرجي في ممكن فايرال انفيكشن مريض الشيست انفيكشن لان مريض الشيست انفيكشن ومشي للفيروس بالانفكتشن بيؤدي الى برونكوز داز بقف وكمان اي واحد متعرض لدراي اير او كولد اير وممكن كمان مريض الجيرد لو حصل ممكن يحصل له اعراض برونكيا الازم اما الكلينيكال بيكشر بتاعت البرونكيا الازمه اهم كلمة تكتبها لي كلمه ايبيزوديك اتاك اللي هو بتجيله نوبات اه لا يعني المرض مش مستمر عنده طول العمر هو بيجيله فترات وبين الفترات بيبقى اسيماتيك كومبليتلي اسيماتيك ما بين المراحل الا بقى لو دخل في مراحل بقى الكرونيك برونكيا الازمه وديها بقى تبقى مراحل في الاخر بقى يبقى الكلينيكال بيكشر اسيبتوم بتاعتها هي عباره عن بيشتكي بقى من قف ديزنيا شاست تايتنس عنده ويزي طيب إن بتوين أتاك بيبقى نورمال بيشتكيش من حاجة إلا بقى لو المرض قلب معاه بكرونيك هيبقى عنده كرونيك ويزي وعنده بريسلسيس مش عارف ياخد نفسه كويس طب لو جينا نعمل إجزامينيشن بقى قول إجزامينيشن إحنا قلنا من في حاجة سابتة في كل الابستركت في بلمونردزيل اللي هو في هارش بزيكولار بريسنج دي انما ده الستركت ممكن نلاقي بقى رونقاي وهيبقى هايبر انفليتد شيست طيب لو عملنا بقى بالانسبيكشن بقى مريض الشيست وهو جايله الازمه بقى هو عنده برونكيال ازمه مش عارف ياخد نفسه وبقى بقى يشتكي بقى بالانسبيكشن والبلبيشن والبركاشن والأسكالتيشن انسبيكشن هيبقى عنده تاكبني ووركينج ياخد نفسه بسرعة عنده انتركوستال وسبكوستال في movement. هتبقى Central لان المرض وعنده بخبط على طبلة لان في هوا جوه هيبقى bilateral shift. هسمع هارش وممكن كمان اسمع ronchide. طب ايه هي بتاعه ان هو ممكن يخش في اكيوت سيفير ازمه وتستمر اكتر من 24 ساعة وتبقى حالته مدهوله او بقى يخش في اعراب نيمو سوراكس او ريزو بيراترو يقل الاكسوجين ويزيد ثاني اوكسيد الكاربو طب ايه الانفستيجيشن اللي بطلبها احنا بنطلب شست اكس راي بس الشست اكس راي ما بيشخصش البرونكيا الازمة انه مش هيقول لي حاجة بس انا بعمل شست اكس راي تو اكسيليود النومو سوراكس والنيمو ميديا ستاينل او اي حاجة تانية تكون عاملة للموضوع ده يبقى الاكس راي هنا مهاش دياغنوستيك هي اكسكلوجن لاي حاجه تانية. بنعمل بقى بلاد جازز هنلاقي من الاكسجين قليل وثاني اكسيد الكربون زايد شوية ده معناه انه دخل بقى في ريسبيرايتوري وكده ففي حالات المايلد بيبقى في الهاي... بيبقى ثاني الأكس... اكسيد الكربون ما هواش زايد قوي ممكن يكون لكن حالات بقى سيفير ممكن يحصل بقى ان ثاني اكسيد الكربون يبقى زايد قوي او يعني لما بيزيد ده يعني ده حاجة وحشة قوي طب لو عملت له او هنلاقي بقى الاي جي اي بي في حالات الاكسترينسك ازما جي اي بي في حالات الانترينسك ممكن نعمله بقى ريسبيراتوري فانكشن تيست ونشوف الاكسبيراتوري فوليوم 1 هنلاقيه قليل بسبب ان هو عنده سكه مقفوله طب ايه هو الديفرينشال دياجنوستيك بتاع واحد عنده كرونيك كف او بريزيستنت كف يعني واحد بيكح المدة طويلة وما بيستجيبش للعلاج ممكن يكون مريض سي او ممكن يكون مريض عنده برونكيت أو عنده تي بي أو برونكيا الأزمة أو بياخد أدوية S-Inhibitor لأننا عارفين أن الـ S-Inhibitor بيعمل accumulation للبراديكاينين في اللونج فبيعمل irritation فبيؤدي إلى برونكيتكاف أو يكون عنده برونكوجين الكارسينومة زي الـ Old male hip smoker أو عنده interstitial lung ديزيز مريض البرونكيا الأزمة لو حصل له فجأة شست بين وديزنيا ممكن يكون قلب منك بحالة نيمو وسوركس فلازم تاخد بالك من الموضوع ده طب ايه هو العلاج بتاع البرونكيا الالزمه لو اتكلمنا على العلاج ايه اهداف العلاج اول هدف من اهداف العلاج ان انا احافظ على البلمونري فانكشن تفضل محافظه على طبيعتها وشغلها يعني تبقى شغاله كويس ثاني حاجه ان انا احافظ على حياة البني ادم دوت ان هو يبقى نورمال اكتيفيتي يعني عارف يروح الشغل وعارف يتلعب وعارف يتحرك وكده ثالث حاجه ان انا امنع ان المرض تاني. يعني مش عايز يجيله بأزمة بقى كل يوم يومين يجيله بالأزمة فانا عايز امنع ان المرض يجيله ثاني ورقم 4 ان انا احافظ ان هو ما يخونش ليش في تايم افكت بتاعه الدواء طب لو انا جالي بقى مريض عنده برونك الالزمه ديورنج اتاك اعمل ايه واحد جاي لك بالاعراض ديت وهو في اتاك دلوقتي مش عارف ياخد نفسه بيشتكي بقى من قاف وديزنيا وشست سايتنس واكسبيرتوري ويزي وانا شخصت انها برونك الالزمه اعمل ايه قلنا اول حاجه بندي له انهيليشن بيتا تو اجنس ده طيب هيعمل طب لو استجاب يبقى خلاص لو حصل له good response هنكمل يستريح ويهدى وخلاص كده ويدخله بقى للعلاج ال in between attack بس هو خلاص during attack بقى هادي ومية مية طيب افرد انا اديته سلبيتامول ومخلفش يبقى ممكن اديله بعد كده لو ما استجابش ممكن اديله من 40 ل 60 ميلي جرام بريدنيزيلون او هيدروكورتيزون خف وتحسن يبقى خلاص كده بقى تمام طب لو ما خفش وما تحسنش وفلسة عنده الاعراض ممكن بقى نتديله في الاخر بقى ممكن نتديله امينو فيلين انجيكشن طيب خلاص هو دلوقتي حالته بقت كويسة وجال له الاتاك وهيدي منها وخلاص ومعدش بيشتكي انا بقى عايز حاجة انا اتجلوش تاني هنبدأ بقى ممكن امشي على بيتا تو اجونست برونكو دايلاتور انهيلر بس لازم تطمن العيان ليه لانه بيخاف من البخاخه فانت لازم تقول له ان البخاخات حلوه و يعني تفهمه طبيعة الشغل بتاع الايه البخاخه زي ما قلنا في تسجيلات الايه النظري ا ليه لانه هيبقى خايف بالعكس هو الانهيلر ملوش سايد افكت اكتر لان لو خد حاجه سيستماتيك هيبقى لها سايد افكت لكن الانهيلر بيعتبر ايه كانه حاجه لوكال طب لو ما استريحش ممكن نديله انهيليشن استرويد ممكن نزود معاه كمان بيتا 2 اجونست لو ما ممكن نزود نرفع الدوز بتاعه الستيرويد طب ما مستريح ممكن نديله إبرة روبيان برضك إنهايلر ممكن نديله سيوفيلن ممكن بقى نديله أورال بيتا تو أجنستي وخش في الأعراض الجانبية بتاعت البيتا تو أجنستي ما يحصل ممكن يحصل بقى مني أرذمية والقلب بتاعه يرفرف وكده لو ما مستكشفي بقى ممكن نديله بريدنيزيلون أورال واحنا ندهل واحنا زعلانين لأن الأعراض الجانبية بتاعت الكورتيزون مبالغ فيها بس لازم أي مريض بقى تديله الكورتيزون بقى لأن زا ممكن يظل فترات طويلة لازم تخبره إيه إنه يديله سكر تقيس الضغط عشان ممكن يديله ضغط وتضبط إيه الحاجات دي والحظة دي بقى على منعته لأنه يبقى عوضة أكتر ليه واخد لك أن المريض بتاع البرونكيا الأزمة لو أنت في ظل ستتديله ميديكيشن كتير وما زبطت لهش دي ممكن يجيله إيه أريزميا هنتكلم بقى على شوية حاجات الفرماكو يعني الفرماكو ديناميك وقينيتكس بتاعة الأدوية هي ما تهمناش أول في امتحنات بس عشان بس توقفهم الأدوية دي بتشتغل إزاي يعني هي الحاجات دي ممكن تيجي ام سي كيو لكن عمره ما هيجي يقول لك سؤال نظري اتكلمني على الفارماكولوجي بتاع الدراج بتاعه البرونكيا الازمه بس انت عشان انت تكون فاهم الاول احنا عندنا في مجموعتين في مجموعه برونكودايليتور زي البيتا تو ادونست والامينوفيلين والانتيكولينرجيك دراج دي بتستعمل في الكويك ريليف ميديكيشن اللي هي بتريح العيان بسرعة في بقى حاجات انت انفلاماتوري دي على اللونج ران بتاع الايه العلاج واحنا قلنا انا قلت لك اكتب جنب كلمه برونك المرض ده انفلاماتوري لان انت في وسط الزحمه هتنسى ان هو انفلاماتوري فممكن ما تعالجش الانفلاميشن فتلاقي المرض بيزيد عليه مش احنا قلنا في الباسو فيسيولوجي هو عبارة عن ثلاثيه بتحصل برونكوسبازم وميكوزال ايديما وانكريز الميوكوس سيكريشن ما هو ده كله انفلاميشن اول حاجة البيتا 2 أجونيست انهيلر بنحب نديله السالبوتامول المميزات بتاعته ان هو ملوش أعراض جانبية لو انهيلر وكمان بيبقى رابيد اكشن وادي اللي يهمني بس طيب ممكن كمان نديله أمينوفيلين آي بي فلويد بيبقى بس لازم يبقى سلولي وبالراحة خالص عشان احنا بنخاف من ان يحصل له مشاكل في القلب الكورتيزون زي الهيدروكورتيزون مميزات ان هو انت انفلاماتوري عن أحيان. كويس جدا وكمان انتي الرج ممكن نديله انتي كولينرجيك دراج زي روبيوم برومايد وممكن نديله ادرنالين بس الادرنالين هتلاقوا عندكم في الاطفال بيقول لكم نشكر نستعمله كاول خط في علاج الاطفال في البرونك الازمه احنا هنا بقى في البطن ما بتحبش نستعمل الادرنالين لان هو وحش وكمان معظم المرضى ببقى في السن فاحنا بنخاف ان هو يكون عنده إيه؟ اي حاجة في القلب وكذا فحنا بنرايح نفسنا ما بندلوش ادرنالين من الاساس طب ان بتون اتاك احنا ممكن ندل امينو فيلين اللي هو زي دول كيبرون ده اه بيبقى يعني لونج اكتنج وما لهش علاقة قوي على الشيء ايتيم ما بيعملش فيها اي زي بقية الادوية ممكن ندلو بيتا تو اجونيست برضو مش انهيلر بقى ممكن ندهالو اورال دراج زي سالبيتامول الفينتولين ده بقى بس احنا ما بنحبهاش قوي لان ممكن يحصل معاها اريثما وتاكي كاردييا وبلبيتيشن في الكيتوسفين دوت ماست سيل ستابلايزرز بس بيخلي العيان عنده اباثي ومكنح شويه الكورتيزون طبعا ممكن نديه له هولو بس طبعا بتخاف من الاعراض الجنبية بتاعته ولازم بقى نديله موكوليتيك علشان يطرد البلغم وإكس واكسبكتورانت علشان ايه يعني يدوب البلغم ويطرد البلغم وينضف الشست بتاعه فادويه جديده اسمها انتي اي جي اي بس يعني هي مش متاحة قوي يعني واسعارها غالية يعني كده ممكن بقى ان يدخلوا على العلاج بقى بالنبلايزر اللي هو ايه الانهيلر بس بحيسالك سؤال اوي اول ما تقوله في الانهيلر زو كده والنبلايزر يقولك طب انا ممكن احط السلبيتامول وخلاص ليه بحط معاه صلاين يبقى فايدة الصلاين في جهاز النيبلايزر انهو بيعمل ايه بيعمل اول حاجة لوكال دي كونجشن في الميكوزا وكمان هو الميكوزا علشان كده المريض بعد ما بتعرض لجلسة النيبولايزر بعد ديها بشوية بعد ما يخلص الجلسة يبدأ يكح وقعد يطلع بلغم وكده ديها تحاجة كويسة معه هتقول لي ان هو كان في اول برونكيا الازمة عمال يكح ايو بس هو بعده يكح ويطلع بلغم فهو عمال يطرد اي سيكريشن والميكوزة الايدي ما هتخف فديها تحاجة كويسة وده معناها ان هو بدأ يستجيب للعلاج هتسيبه شوية هيبقى تمام حيسألك سؤال ثاني يقولك ليه العيان في البرونكيا أزمة بيشتكي في الثاجرة كده أو في السؤس الأخير من الليل أول حاجة الإجابة عشان حاجتين لأن بالليل والإنسان نايم بيكون عنده البراسنباتك هو الدوميننت هو المسيطر فالبراسنباتك استيمULATION لما يريد الشست بيحصل عنده برونكو كونستريشن وبالليل كمان بيكون الكورتيزون في أدنى مستوياته فالكورتيزون أصلاً أنت إنفلاماتر وأنت ألجيك فكمان هو ليل فبينزل عنده الأعراض بتاعت البرونكيا أزمة ماشي. ده بالنسبة لمنقطة بتاعة البرونكيا الازمة طب في حاجة بقى اسمها اكيوت سيفير ازمة ايه الاكيوت سيفير ازمة؟ هي عبارة عن كانوا زمان بيسموها استيتاس ازماتيكا او اكيوت سيفير ازمة هي عبارة عن هي برونكيا الازمة عنيفة بقالها اكتر من 24 ساعة ولا يستجيب للعلاج المعتاد اللي انت بتدهوله يبقى دوت لازم يا دكتور تعمله ازمشن لايه للمستشفى ما ينفعش تعالج حاله حاد شديد ازمه في البيت ابدا ليه؟ لان دوت بقى محتاج تدي له اكسجين محتاج مش عارف إيه حاجات نتكلم عنها دلوقتي فاوعى تعالج اكيوت سفير أزمة في البيت يعني الواحد عنده برونكيال ازمه بقى له 24 ساعة ما بيستجيبش و... وانت رحت له البيت تكشف عليه ما ينفعش تعالجه في ال... في البيت ابدا لا لازم على طول تنقله المستشفى ليه يقدروا بقى يعملوا له تحاليل ارتيريال بلاد جاهز يعني في العلاج في المستشفى لازم طب ايه هي الصين بقى بتاعت الأكل سيفير أزمة أول حاجة هي بعندو تاكي قارديا في القلب بتاعه أكتر بيدو أكتر من 110 إكزوفت بقى مستنزب بقى له 24 ساعة مش عارف ياخد نفسه كمان مش قادر يتكلم في جمل بقى نفسه متقطع ما يقدرش يتكلم ماشي يبقى تكانتز بيك إن سنتنس عاد ليه بيتكلم كلنا ويسقط كده كمان هيبقى عنده صايلن تشيس تحط السماعة على يقدر ما عنش يسمع حاجة ما عادش يبقى في رون فارغ خلاص بقى مستنزب فأوعى علاج مرض زي ذا في البيت كما عنده سايروز، ليه؟ معنى السايروز بأنه بيسمو زراعة نتيجة إيه؟ أنه عنده هايبوكسيا بقى وبدأ يزيد ثاني أكسيد الكربون والعملية بدأت تتنيل منه. وأنت بتتنفس وعمال تاخد نفس عميق وتطلع نفس بيحصل إيه؟ نتيجة الهيبرفنتيليشن بتطلع بخار مية فيحصل فيها إيدريشن، فممكن كمان تلاقي ضغطه بقى واطي. ويبقى عنده الأعراض بتاعه السفير هايبوكسيا بوكسيا بتاعه ثاني أكسيد الكربون ماشي طب ايه هو بس وكمان ببقى معها بلسس برادوكسس ايه بلسس برادوكسس هو عبارة عن انسبيراتوري ديكلاين في البلود بريشر اا اكتر من خمسين ملي جرام اا مليميتر الاسباب بتاعة البلسس, البلسس برادوكسس هتسمحها في حاجتين في التامبونات وفي الاكليوت سيفير ازمة اللي هو ايه التامبونات دي اللي هو زي بيري يبقى لما يقول لك البلسس برادوكسس في مسألة في الامتحان او في امي سي كيو هبضور على حاجتين هل في لو كانت حالة كارديو هيبقى يبقى يكون لو كانت حالة كذيش هيبقى يبقى سيفير شديد طب علاج المريض اللي عنده acute سيفير أزمة إيه؟ أول حاجة هوزبط ده أول أول كلمة تكتبها ولو كتبت أيه كلام تاني قبل ما تكتب هوزبط يبقى أنت بتكتب غلط. يبقى أول حاجة هوزبط ليه بقى في المستشفى هنعمل له إيه؟ أرتجي البلاط جاذز. ممكن نبدأ نعالج بقى بحاجات بقى نتدخل بقى نحنا نبيله أكسجين ومش عارف إيه العلاج بتاعه هي يبقى في المستشفى. بعد كده اول حاجة بنضي له اكسيجين سيراب بهاي كونتوليشن ستين في المية له هيدلو كورتيزون ممكن نضي له بريدني كمان بنضي له صالبيتامول انهيلر بنابليزر لو استجاب وتحسن خير وبرقة طب لو ما استجابش هبدأ ده نضي له إبراتروبيا مؤمين وفيلل ممكن نحطه على فينتليشن كمان يعني نعمله ميكانيكال فينتليشن لانه لو ما لحقتهش هيموت منك ممكن كمان بقى بيحبوا يدوا كمان المريض ده بقاله 24 ساعة مش عارف ياخد نفسه وحاسس انه هو هيموت اللي هو sense of embedding ديس حاسس انه هو اوشك على النهاية فبنديله بقى sedative ومهدئات ومطمئنات وبنديله كمان anti-cholinergic drug عشان يهدى كمان يهدى ممكن بقى نعمل له systemic decensitization اه.. وكده طب ايه هو الديفرنشال دياجنوزز لحالة البرونكيا الازمة الديفرنشال دياجنوزز هو بيخش كديفرنشال دياجنوزز باي حاجة واحد عنده ديزنيأ او ويدشيث او عنده قف ده يخش معاها كديفرنشال دياجنوزز فممكن دايو يبقى الكارديا كازمة او الميسيونيا جريفز او اي أليرجة البيولايتس اه ممكن كمان الكارسينويد صندروم بسبب زيارة السيريتونين وكمان الريكارانت بالمونة الإمبوليز في حاجة اسمها البريتل أزمة بريتل يعني هشة اللي هو كاتاستروفك صادن سبير أزمة اللي هو واحد بتجيله أزمة وعنيفة جدا ده بقى ممكن يخش مني في صادن ديس لو خلاص بقى عنده العنب طب افرض لو ف... لو مات خلاص يبقى انا انا ماليش دعوه هو مات لكن لو جالك بقى واحد بريت الازمه وبيخش على طول في صرعه تبي الازمه تنصحه بايه اول حاجة لازم يبقى عنده الامرجنسي ميديكيشن في البيت وفي الشغل وفي اي حتة يروح لان ممكن لو اتعرض لاي استرس تجيله الازمه ويموت يبقى معاه اكسجين في البيت بتاعه وفي الشغل وفي اي حتة يروح يبقى معاه على طول نيبولايزر بيتا 2 ادونيس في اي حته يروحها يبقى مع... يقدر يتعلم ان يعمل سيلف انجكشن للايفيدرين في البيت وفي أحد يبقى معه الحاجة جاهز يبقى ماشي بالعدة بتاعته لإن أنت لو ما تلحق لأنه ممكن يموت منك لأنه بيبقى عنده كاتاستروفيك صادم سيفير أزمة ممكن فجأة يبقى عنده هاي بوكس جدا وثاني أكسيد الكربوني يزيد في الدم بتاعه بنسبة مهولة ويموت منك قبل حتى ما أنت تروح تكشف عليه فننصحك إنه يبقى عنده الحاجات دي كلها ونقول له أول ما يجيلك ويزز أول ما تحس أن صدرك بدأ يزاي أو كده تتجه على طول فورا لا مستشفى ماشي ايه هو طب لو قلنا بقى مريض عنده ويد شيست ومعاه كمان هيموكسيد يعني صدره بيزيق وعمال كمان عايه هيموكتس ممكن بقى يبقى عنده برونكياكتس ممكن تكون آه عنده آه كاردياك ازمه وكده في سيستماتيك ديزيز بيبقى لها علاقة بالبرونكوس باز اي حاجة تعمل انفلاميشن في البلط ديزيز بتاعه اللانج زي الباسكولايتس اللي هو شاربستراوس ايه باسكولايتس بالنسبة لبرونكي الأزمة يبقى مريض البرونكي الأزمة يا جماعة احنا بنهتم بالعلاج بتاعه اهم حاجة حكاية البيتا 2 ايجونيست انهيلر ديت بتعمل ايه برونكودايليتيشن كويس جدا لو ما نفعش او ممكن ندي كورتيزون وممكن كمان الاماينوفيلين ده ان بتوين اتاك يمشي عليه بيبقى كويس جدا قلنا هيسألك في سؤال مهم جدا جدا هيقولك لك ايه في جهاز النيبيلايزر هتقول له ان هو بيعمل لوكال دي كونجيشن في الميكوزا فبيقلل الميكوزة, الميكوزة الاديمة وكمان له علاقة بالميوكوليتيك افكت عشان كده المريض بعد ما بيخلص الجلسه بكح ويطلع بلغه ودي حاجه كويسه جدا ده بنبدأ للبرونكالاز. اللي إكسبيراتري فانكشن تيست اللي بيهمنا فيها حاجة اسمها فورسد إكسبيراتري فوليوم 1 اللي هو إيه دوت الفوليوم أوفر إير فورسد لإكسبيارد في أول ثانية ماشي بعد ما تبقى واخد دي بريس. ده بيدل على إيه هو نورمالي أنا في أول ثانية بقدر أخرج 80% فأكثر من كل الهواء اللي أنا تنفسته. وأنا بعمل فورس طيب لو أنا ما قدرتش تجحرك 80 يعني أو خمسين يبقى معناها أن أنا عندي في حاجة أسفل الثك يبقى في حالات دي ال اللي هو زي إيه؟ زي وال أي حاجة تبقى يعني إيه أبوستراكتيف بالموناري بقى الأزمة وأي حاجة في بقى بالمونر فانكشن تيست فيه حاجة اسمها الفينتليشن والبرفيوجن والديفيوجن هنكتب بس المعاني بتاعتهم بالعربي ودهت كلام الدرس في الفيسيولوجيا مش هيدرس خالص في البطن بس عشان نبقى اهمين المعاني بس فينتليشن يعني دخول وخروج الهواء للألبيران البرفيوجن يعني تضفق الدم الى رايح للرق اما الديفيوجن يعني تبادل الغذائي لما يقول لك مثلا واحد عنده ديفيوجن ديفكت يعني عنده خلل في تبادل الغازات بس هو ده اللي يهمك بس من المعاني دي طب الجاز اكس تشينج بيحصل بين ايه بين ايه ما بين الالفيولااي والبلاد كابيلاري اللي حواليها ايه هي الفنتيليشن تيست احنا عندنا في بالمونري يعني ايه في حاجات بتعمل بالمنر هايبو هنتليشن. يا إما أبستراكتيف يا إما يا إما في حاجة أفلة السكة يا إما في حاجة ضغطة على الإيه؟ على الح... يعني على اللانج، اللي زي C O B D والبرونكيال أو أي حاجة تعمل فايبروزز، آه زي ال بالمنر في فايبروزز ديزيز أو البلورال ضغطة على الرئة أو نيموسوركس اللي هو في هواء ضاغط على الرئة. طب ايه هي الاسباب بالاكسترا بالمونري تعمل ريستريكتيف هايپوبنتيليشن يعني حاجة من بره الرئة ضغط على الرئة ان يكون بقى في تشيست وول زي الانكليوزنج سبونيلودايتس اللي هو تيبس في العمود الفقري او موربد اوبيزيتي واحد تخين قوي في حاجات بقى نيورولوجيكال زي واحد عنده مايثينيا جريفز او مايوباثي طب الاوبستراكتيف هايپوبنتيليشن بيبقى فيها ايه بيبقى الاكسبيراتوري فوليوم واحد قليل طيب الريستريكتيف بالعكس بيبقى الاكسبيراتوري فوليوم 1 الوات فورس اكسبيراتو فوليوم 1 ممكن يبقى نورمال او كمان يزيد ايه طب ايه هي البرفوجن تيست احنا بقى عايزين نشوف تدفق الدم اللي راح للرئه يبقى يا اما نعمل بالمونري انجيوغرافي اللي هو مصور بقى البلط دزل او نعمل برفوجن سكان والبرفوجن سكان ده احنا اتكلمنا عنه قبل كده الديفيوجن تيست ده بقى هو عبارة عن ايه احنا عايزين بقى اللي هو تبادل الغازات يبقى انا عايز اقيس الاكسجين وثاني اكسيد الكربون واحسب نقيسهم بالارتيريال بلاد جاز لازم تسحب العينه ارتيريا الريسبيراتوري فيليير هو عباره عن ديلاين في الريسبيراتوري بالسوء بيبقى فيه هايبوكسيا ممكن يبقى معاه هايبر كاربني او ما فيش وهو لابوراتوري ديجنوستيك يعني لازم بعتمد على الأرقام ما ينفعش شخصه كلينيكال هلاقي بقى الاكسجين أقل من 60 وثاني اكسيد الكربون أكتر من 55 يبقى ده معناه ان عنده ريسبيرتوري فيلر بس بشرط ان يكون الانسان اصلا بيبقى عنده موجود في نورمال اتموسفيريك اكسجين تنشن يعني موجود اصلا في حتة فيها هواء طبيعي يعني مش مثلا موجود في هاي اتيتيود وكده او في حتة ما فيش فيها اكسجين وكمان ما يكونش عنده أي شنت في جسمه زي الايزنمنجر او البي اس دي والحاجات ديت بتخلف ارتيريال على الفينس ايه بلاد فما ينفعش يبقى معنى كلمة ريسبيراتوري فيليا ان حصل ديكلاين في الاداء بتاع الجهاز التنفسي حصل مع هايبوكسيا الانواع في من عن... في عندنا نوعين هايبوكسيك نورموكابنيك اللي هو بقى الاكسجين قليل لكن سنة اكسيد الكربون نورمال ايه الاسباب بقى حاجات بقى بسيطة خالص اللي هي بتعمل نون كارديوجينيك بالمونري قديمه زي الاكيد بالمونري قديمه او النيمونيا او البالمونري امبوليز او بقى واحد عنده انفزيما لكن طيب تبقى ده حاجات بتبقى اعنف نتيجه اللي بيحصل فنتيليشن ديفكت فبيبقى عندنا الاكسجين قليل وثاني اكسيد الكربون كتير زي الرسبيراتوري ماسل باراليسيس اكوت واحد عنده سيفير في زي سيفير سي او بي دي طب الكلينيكال, بيكشار الكلينيكال بيكشار هي الكلينيكال بتاعت السبب يعني لو كان السبب مثلا اكوت بالماري او نيمونيا يبقى بقى عنده فيفر مش عارف ايه الكلام ده لكن انا بقى الحاجات ده المميزة ان هو يبقى عنده الأعراض هو الأعراض بتاعة الهيبر كابني إيه هي أعراض الهيبوكسيا؟ إيه الاكسجين بيعمل إيه ممكن في حالة الأكيوتي يعمل سينترال سيانوزي عدد أتنفس كتير وانهاجي وعندي تاكيبنيا وتاكيكارديا ممكن أخش في كونفولجن الاكسجين لما يقل ممكن يوم علي وحصل إمبارد كونشوسنيس في حالات الكورونيك بقى هايبوكسيا ممكن يبقى في سنترال ثانوزز لو استمر لفتره طويلة يبقى في كلابينغ ممكن يحصل بالمونري هايبرتينشين يخش في بالمونري قديم يخش في قرب بالمونال يحصل عنده بوليس هايسيميا نتيجة زيادة الإيريس روبيوتين كسكندري للهايبوكسيا اما الحاجات اللي فيها الهايبر كابني في حالات الاكيوت واحد عنده الاكسجين لما بيزيد في دمه ممكن يخش بقى في كومة او او يبدأ بقى عنده الاعراض بتاعة الهدك والدراوزنس وممكن يبدأ يرتعش وبقى عنده العلاج لازم اول حاجة يعالج السبب يعني لو كان هو مثلا عنده نيمونيا يبقى لازم ادي له انتبيوتك علش او لو كان عنده حاجة افلسكة زي سي او بي دي يبقى لازم ادي له او استيرويا وبندي له اكسوجين في ط أكسيد الكربون ببقى نورمال ممكن حطه على مكان كلفينتيليش لكن طيبته بندي له أكسجين بس خلي بالك ما تحسنش الهايبوكسيا بوكسيا بسرعة ليه؟ لأن المريض ده عنده سانية أكسيد الكربون اللي في دمه زيادة فاللي بيعمل بيعمل سيميوليشن للبريسنج هو الهايبوكسيا فالهايبوكسيا في تايب 2 هي ضاره ونافعه في نفس الوقت فأنا ما بعملش رابت كوريكشن للهايبوكسيا لان انا لو عملت رابت كوريكشن للهايبوكسيا في تايب 2 ريسبيراتوري فيليير ممكن يخش في ديبريشن للريسبيراتوري سنتر وممكن يموت منه ممكن بقى احنا نديله ريسبيراتوري سنتر ستيمولنت دراج طب المريض ده بتاع سي او دي هو عنده ثلاثة ديفيكت عنده اوبستراكتيف هايبرفنتيليشن عنده بيرفيوجن ديفيكت عنده ديفيوجن ديفيكت وإحنا عارفين ان الهايبوكسيا يا جماعه بتعمل ايه قلنا الهايبوكسيا بتعمل بازو دايليتيشن في الجسم كله ما عدا البالمونري ارتريول بيحصل فيها بازو كونستريكشن فيؤدي الى بالمونري هايبرتينشن يؤدي الى كور بلمونال اللي هو ايه زي رايت سايد هارت فيليار فيشتكي من ثلاث حاجات كونجستد ميد فيل لوور لمب اديما كونجستد ليفر طب ايه هي الاسباب بقى اللي يعني او الكمبيكيشن في واحد عنده ريزبيرات ممكن بيخش اللي بقى في شيستي انفيكشن يحصل عنده ثي امي اسي ديبريشن نفيجة النزابة ثانية وثلت كربوني يخش بقى في نيمو سوركس بقى المونر في سيفير برونكوز بازمو مش قادر ياخد نفسه ااا ولاحظ ان الاا يعني المريض بتاع الريسبيراتوري إفليار ده ممكن يتلحق بدري خالص بس بمجرد ان انت بس تدي له اكسوجين في الاول خفيف كده هتلاقيه حسن وكده لو انا قدرت تعالج السبب بدري لكن لو سيبت بقى الحادات من خلال اكسود الكربون ده يزيد في دم وده خلي بقى في طيب تو يعني الريسبيراتوري إفليار بسو بقى الحكاية بصراحة يعني صعبة شوية ولازم يتعالج في مستشفى في حاجه تانية شبيهه بالعكس بقى اللي هو الهايبر فنتيليشن سندروم اللي هو واحد عمال يتنفس على طول كأنه بينهج عمال يعمل كده هو بس الكواليتي بتاعت التنفس بتاعته ما لهاش يعني ايه هو بس ايه عمال يتنفس وخلاص فالتنفس السريع ده اللي هو ما هوش كويس اللوا qualities بتاعته مش كويسة هو عمال يعمل ووش أكسيد الكربون هو عمال يطرد أكسيد الكربون فيحصل عنده كابنيا كابنيا اللي هو اللي أكسيد الكربون جامد في الجسم في حاجة اسمها وإحنا عارفين ان الـ الـ بيعمل هيقلل الكالسيوم لما يقل الأيونايز بالكالسيوم هيحصل عندي تيتاني تيتاني بقى ممكن بقى يخش بقى في في نقص الاسبازم ويخش بقى في الاعراض بتاعت التيتاني الاسباب بتاعتها ان هو يكون موجود في حته ما فيش فيها اكسجين كويس هايبوكسيا فهو عمال يتنفس بيبحث عن الهواء او في الهي اتيتيود اللي هو في الاماكن المرتفعات الاكسجين قليل او بقى بالمونري ديز اوردر بقى ذا البلمونري انبوليز او واحد عنده هاي بوتينشن او هيپاتيك فيليير او مريض سايكوجينيك هو سايكوجينيك يتنفس وخايف وقلقان نتيجه ان هو مرعوب أو خايف من أي حاجة. او بقى في حاجات تانية بتبقى complicated يعني ان هو بقى يكون عنده fever فهو عمال ينهج من الفيفر او عنده سيفير بين فهو خائف أو, او مرعوب او كده في ادوية ممكن تعمل الحاجات ديت بس يعني مش قوي بس على حسب بقى انت لو انت مدي قرعات كبيرة او كده زي السلسلات والامانوفيلن والحاجات دي الانفتيكيشن اللي احنا بنعملها هي الانفتيكيشن العادي احنا هنعمل له الارتيرير بلاد جازز هنعمل له الشيستي اكسيري الحاجات العادية خالص العلاج لازم تعمله واتمنه لانه في الغالب وبخايف ومرعوب وكمان انا هو المشكلة اللي حصلت في الهايبر بنتيليشن ايه ان هو بيفقد ثاني اكسيد الكربون طب ما ندله ثاني اكسيد الكربون يعني ممكن في دواقف اسمه ثاني اكسيد الكربون لا طب ما انا امنع ثاني اكسيد الكربون ان هو يهرب ازاي ان انا خليه يتنفس في كيس لما يتنفس في كيس هو عمال يتنفس بسرعة فبيقوم مطلع بيطلع ثاني اكسيد الكربون بس الكيس ده بس شرط طبعا يكون الكيس مش مخروم وكده إن ويكون ضيق يعني ما يكونش كيس واسع قوي ان هو يتنفس في ايه في كيس في كلوزد بيبر باج الياسه تعمل ايه هو بيتنفس هيطلع ثاني اكسيد الكربون المفروض يحصل عنده دي ثاني والمشاكل ديت والكالوزس لا هو انا اخليه يطلع ثاني اكسيد الكربون وهو بيرجع ثاني ياخد الانس هيتنفس ثاني ثاني اكسيد الكربون يبقى كأنه ما فقط شيء ثاني اكسيد الكربون ودي تبقى علاج بسيط خالص للحالة ديت بس الشرط ان احنا نلحقه في الاول البلورال بيزيز احنا نعرف ان الانج اصلا نوت ما بيشسش بقى اي قلم لكن اللي بيحس بالقلم هو البلور ماشي. في عندنا بقى الاتيوت لكتبلي جنبها ان المريض خايف يتنفس المريض خايف يكح ايه الاسباب اللي تعمل انفلمشن في البلورة اول حاجة هي, ما هي مش معنى ان انا شخصت ان عند واحد عنده بلوردي ان انا كده شخصت له انه عنده انفلاميشن لا ده هو في سبب عمل الموضوع ده فلازم لو شخصت واحد عنده بلوردي لازم ادور على السبب اللي عمل الموضوع ده الاسباب بقى في حاجات برايمري انفلاميشن في البلورا زي الفايرال او التي بي او المالجنسي في حاجات سكندري زي مثلا سكندري لو او الفاميليار ميديتيرانيان فيفر اللي هو حمر البحر المتوسط او بقى من اي استراكشر حواليها انا عامل في البلوره زي مثلاً لانج آفس أو النيمونيا أو البلمونر انفاركشن أو مثلاً الاستيوميليتس أو كده الكل أنا المريض هيجي يشتكي من إيه؟ هيجي يشتكي من بين في الشيست. هو حس بوجع في منطقة الشف. وفي قاعدة قالها القدماء. حكمة قالها القدماء قالك إيه؟ يا أيها الطبيب احترم الشيست بين. ليه لازم تحترم الشيست بين؟ لأن انت ما أنتش عارف ايه سبب الشيست بين ده؟ لأن ممكن يكون هو كلهم من نفس الاعراض قريبين جدا من بعض. ممكن يكون عنده myocardial انفاركشن عنده pulmonary انفاركشن يعني. الحاجات او مثلا ابيجاستريك بين نتيجه اي مثلا حاجة عنيفة. فلازم اي مريض يجي لك عنده اكوت بين لازم تعمل له لمدة لمده 24 ساعة وتشوف ايه السبب مش مجرد انك تديله مسكن وخلاص لان في حالة الاكوت دراي بلوردي لو اديته رانستريد الانتي انفلاماتوري دراج هيخف مش هيشتكي من اعراض لكن هيبقى عنده المصيبة لسه موجود. يبقى هي الكلينيكال هيشتكي من شست بين بيبقى ستيتشينج بين كان حد بيغزه بدبابيسه كده الوجع بيزيد مع الكحة وهو بيخاف يتنفس لان الوجع يزيد مع التنفس هيبقى عنده ديمنيشد تشيست خايف يتنفس وكمان ممكن لو حطيت سماعه ممكن اسمع بلورال راب الدفرنشال دايجنوستس كأي حاجة تعمل اكيوت تشيست بي الانفستجيشن بنعمل تشيست اكس راي ممكن نعمل لونج سكان لو انا خايف بقى من البلمونري انفاركشن العلاج لازم اعالج الـ الـ لازم الاول الاقي السبب وعالجه على حسب بقى ايه الايدنتيفيكيشن هتقول لي ممكن يكون عنده مايكارديا انفاركشن ممكن يكون عنده بلمونري انفاركشن وكده البلورال هو عبارة عن ابنورمال أكمليشن في البلورال لو شرق الأسايتس كده كإني بتكلم على الأسايتس في عندنا الأسباب بتاعته إما تكون المياه دي تسببها أو إكسيوديت أو هيموراجيك أو بلادي أو قايلة الترانسيوديت يعني جزء من جنراليز إديما سواء كانت نفروتيك هباتيك أو هارت فيلير وبيخش كمان معاها المكسدين تكسوديت ده سواء كان سببها بقى انفيكشن او كده زي التي بي او النيمونيا او المالجننسي او اي ابسيس او كونكتيف تيشو دي زي اللوبس وحالات اليوريميك والبنكرياتايتس في مراجج بقى زي التي بي او المالجننسي في البرونكوجينيك كارسينوما بلاضي بقى نتيجة واحد اتعور بقى عند تشيست انجري وكده قايلس نتيجة ايه ان الصراص الضغط حصل فيها اوبستراكشن وبيبقى القايلس دوت هو عن تيربيد وايت كلر ا هو الانكوت بريشر هو قدره الكابيلاري انها تسحب مية من الانترستيشيال فلويد الاكسوديت بيؤدي الى زيادة الكابيلاري بيرميابيلتي بسبب الانفلاماتوري او الماليجننسي اللي حصل طيب مريض عنده بلورال افيوجن هيشتكي من ايه السبتوساين السبتو هيشتكي بقى من ايه حاجه السبب يعني لو كان مثلا سببها نيفروتيك هيباتيك هيشتكي بقى من الاعراض دي هيشتكي بقى من اعراض الشست اللي هي ق ديزني عنده ضل ايكينج بين حاجه طبقه على نفسه على نفسه ممكن يكون عنده stitching pain لو كانت البلورة فيها التهابات وكده هي multiple negative sign ولما قول يعني ايه multiple negative sign هتتقرر كذا مرة معناها ان كل حاجة قليلة يعني الانسبكشن هلاقي قليل الموفمينت البلباشن هلاقي البيئف قليلة البركشن هلاقي no resonant لان المفروض ان اللانج خبط عليها هلاقيها رزمن. لا هلاقيها no resonant يعني stony dullness وكلمة stony dullness كلمة stony dullness بيتدور على إن هي وديت كلمة مميزة جدا. الاسكالتيشن هيبقى البريس ساوند قليل. يبقى يبقى بعد كده عشان لما نيجي نقولها مال يعني كل حاجة قليلة بالإنسبيشن بالبيشن كل حاجة قليل. الإنفستيجيشن اللي هطلبها هنطلب شوت اكس راي ممكن ناخد بلورا البيوبسي عشان نشوف هل فيها او تي بي ممكن نعمل اسبايريشن نشوفها بقى ترانسبيت او اكسيد ممكن كمان ايه الحاجات اللي نلاقيها تدلني على حاجات معينة السبيسيفك فايندنج ان انا لو لقيت الجلوكوز قليل قوي ممكن يكون سببه تي بي او تيومر آه وفي حالات الروماتويد ديزيز بيبقى الجلوكوز قليل جدا ودي بتيجي ام سي كيو كتير او الاميلاز زايد زي, زي حالات البنكرياتايتيس او سي 3 وسي 4 قليلين زي حالات السيستميك لوباس او الاربسيز اللي موجودة كتيرة يبقى مالجنسي او بي بي العلاج اول حاجة لازم اعالج السبب يعني لو كان مثلا السبب نفرتك نفروتيك هارت يبقى لازم اعالج السبب زائد بعد كده اعمل اسبايريشن واشيل الفلويد اللي موجود اشيله علشان اقلل الديزنيا وانا خايف ان يحصل نتيجة الضغط الكتير قوي على اللانج انا خايف ان يحصل فيها كولابس اما الامبييما هو عباره عن نفس التعريف بتاع الفيوجن بس بدل ما هي مية بقت باص يبقى اكوموليشن اوف الباص في, في البلوراثات هي بقى الحاجات اللي تخلي في باص ان هي لازم تكون حاجات عنيفة فيها انفيكشن عنيفة زي النيمونيا البرونكو نيمونيا او اللنج ابس او ديافرام ام في البلوره زي سب فرينيك اكسس او ميدياستاينال انفيكشن وما متعامله الانفيكشن الكلينيكال بيتشر هي الكلينيكال بيتشر بتاعت السبب اللي هي بقى لو كانت اعراض نيمونيا او اعراض لنج ابس زائد جنرال لاي بس كتير انفيكشن كتير هيبقى اعراض توكسينيا الاعراض التوكسينيا اللي احنا عارفينها اللي هي ايه فيبر هيدك ان سومنيا ماليز ويت نايت سويتنج عرقان وهبطان وقلقان والكلام اللي احنا عارفينه ده طيب ايه حاجات بقى اللوكل اللي في الشست هيبقى عنده قف وديزنيا وشست بين ممكن يكون سيكشنج بين لو كان اصاب البلوره فيها يعني بلورال انفلاميشن كتير وممكن يبقى بال ايكنج بين لو كانت الكميه كبيره الساين اللي انا هشوفها هشوف فيفر ارتفاع في درجه الحراره وكل هتبقى مالتيبل نيجاتيف ساين يعني ديمنيشد موفمنت في اف قليله البركاشن ستوني ضل هيبقى هيقل ال ان ممكن يحصل بالمونري فيبروزس او برونك بلو جلورال ويحصل بقى كافيتري لنج سندروم اللي هو يبقى زي اعراض اللنج وكده اللي هي البلورا تقوم فتحة على اللنج وتبدأ تنقل العدوى أو يحصل وممكن يحصل سيبكسميا بقى نتيجه السموم اللي موجودة طب ايه هي أسباب الاميلودوز سكيني قلنا ان الاميلودوز سكيني الأسباب بتاعتها انفيكشن عنيفه كرونيك انفيكشن يبقى ايه بقى كورونيك لونج ابسيس البرونكياكتس اي تي بي والكرونيك امبايما الانفستيجشن اللي اطلبها لمريض الامبايما بنطلب شفت اكس راي هنلاقي اوباسيتي في الفيوجن ممكن نعمل كمان اسبايريشن وناخد الكالشر ونزرعها ونشوف ايه الاورجانيزم اللي سبب المرض العلاج لازم ادي انت على حسب الكالشر والسنسيبيتي اللي هتطلع يبقى انا هعرف الاورجانزم هدي الانتيبيوتيك المناسب له ممكن بقى نعمل انتركوستال تيوب درينج اللي هو ابدا ادخل تيوب جوه البلوره واحاول افضي الايه الموضوع ده طب لو ما نفعش وما استجابش ممكن بقى نعمل open drainage او ممكن خالص ان احنا نحوله براحة بقى وهم يعملوا حاجة اسمها decortication decortication يعني remover للبلورة اشيل البلورة خالص البلورة اصلا هي ما لقاش لازمة اوي كوظيف ايه الرئة وكده احنا لو شيلناها ما بيحصلش مشاكل اوي اما النيمو سوركس بقى موجود هواء في البلورة الهواء البلورة دي هتعمل زي الكويتش بتاع العربية كده قوية جدا فلما تبقى منفوخة ومليانة هواء، الهواء الشديد ممكن يضغط على الرئة ويعمل فيها كل لابس او يخلي الرئة معاليش قادرة تقوم بالوظائف بتاعي بالنسبة للاسباب الاسباب بقى ممكن تكون فيه حاجات برايمري وفي حاجات ساكندري او باسولوجيكال اللي هو مثلا واحد حصل عنده رابشر بليب ممكن تؤدي لسيفير أزماتيك أتاك زي مثلا حصل رابشر في تي بي كافيتي وكده او تروماتك واحد اتخبط يعني حصل مثلا عنده ستاب ووند حصل عنده تشيست انجري اللي هو بنتريتنج تشيست او كان في بقى زمان كان في عندنا الطيارات ما بتبقاش فيها الضغط متعادل زي دلوقتي فكان ممكن يحصل بارو تروما وكده في برضو زمان قوي كانوا بيعالجوا التي بي ان هم بيعملوا نيمو سوركس ارتفيشال علشان يحصل كلابس فين في الكافيتي بس ده ما عادتش بتستعمل دلوقتي الاسباب بقى الباثولوجيكال اللي تمينا فيه كلوزد نيموسوركس اللي هو بيبقى الاير اللي موجود جوه باللورة ما هوش متصل بال بالهواء الجوي انا بقى بيحصل ايه بيبقى ممكن يكون السبب بتاعه رابشر بليب صغيره ايه وممكن الهوا اللي طالع ده زيادة ممكن يحصل له ابزوربشن وخلص الموضوع انتهى لكن لو كان اوبند بيبقى نتيجة تروما فبيحصل بقى برونكو بلورال فيستولا بيبقى الاير اللي موجود في البلوره متصل بالاتموسفير فده بيبقى الهوا داخل وطالع ودي بتبقى حاجة كويسة واخف شوية ليه لان الهوا داخل وطالع فهيبقى ما فيش اي تنشن فهيدي مايلد في اللنج اما بقى الوحش جدا واللي هو ببقى مصيبك هو التنشان نيمو سوركس او الفالبولار ميكانيزم اللي هو بقى ايه بيبقى الهوى يدخل في البلورة متصل طبعا بالهواء الجوي يجي يطلع يقوم البالد ده قافل فلما يقفل يبقى عند الضغط زايد الهوا يخش يفضل يتحوش يتحوش هوا ويفضل يضغط ويضغط يضغط على اللاند ممكن ايه بين ان هو يحصل بروجريسيف لونج كولابس ودي طبعا بتبقى مصيبة الكلينيكال بيكتشر بتاعه النيمو سورت هي صادن سيفير تشست بي واشت عا... حاسس بوجع عنيف جدا في منطقة الشست ممكن يحس بانكزايتي نتيجة ايه سنس اوف امبيندنج دث ان هو حاسس ان هو هيموت بيبقى بقى معاها دراي ليه بقى دراي كاف كحه في الشست عملت كحة بس ما فيش بقى لا انفلاميشن ولا اي حاجة ده حاجة سبنت هيبقى دراي كاف ما فيش اي برودكتيف سكريشن ممكن بقى يخش بشوك أو سيانوزيس نتيجة ان ايه تنشن نيمو سوركس. ممكن يعمل رايت سايدد فيليير بقى بتاعه السبب يعني لو كان حادثة عربية هيبقى عنده نزيف لو كان خبطه او كده الساين اللي انا هشوفها هيبقى ميلد سيبقى ممكن لانشخاصها طبعا بالشيست اكس راي الانسبكشن هنلاقي فيها فيه هوا كتير في الرئة فهيبقى الموفمينت قليلة البلباشن انت في اف قليل البركاشن كأنه بخبط على هوا يبقى هايبر ريزونانت الاسكالتيشن البريسنج ساوند هتبقى قليل طيب ايه هي الكلينيكال ساين في النيمو سوركس هيبقى ديمينشت بريس ساوند هايبر ريزونانت والسين بقى بتاعت التينشان نيمو سوركس انه ممكن يحصل سيفير بريسلسنس مش عارف يصد نفس خالص مع هاي تينشان وممكن يبقى عنده الميديا ستاينل ممكن تبقى شفتت على حسب ايه الاتجاه بتاع الموضوع الخطة او الموضوع ده ايه ودي فرينشان دايجنوز بتاع واحد عنده اكيوت ديزنيا ومعاها شستب ايه الاثنين قات يبقى ممكن بقى يخش بقى في حاجات عنيفة زي النيموسوراكس بالمونري امبوليزم مايوكارديال انفاركشن البلوريزي العنيفة هيكون السبب بتاعها عنيف طب ايه هو الديفرينشال دا بتاع واحد عنده شيست بينه وعشق ممكن يكون تنشن النيموسوراكس ديستيكشن في ماسيف الاورتكانيوريزم مايوكارديال انفاركشن أو مايو بالنسبة طبعًا للإستيجشن اللي بنعملها في النيمو سوركس إحنا بنعمل سيتي إكسري ممكن نعمل سيتي سكان العلاج بنعالج السبب طبعا لو كان في لو كان لو لازم نعرف السبب ولازم نسحب الهواء اللي ضغط على ال على اللانج في حاجة بقى مهمة جدا أنا لما بجذب الهواء ما ينفعش يسحب الهواء بسرعة لأن أنا لو صحت الهواء بسرعة ممكن اللانج ديت يحصل فيها كولكس فلازم اسحبه بالراحه فإحنا بنسحب الهواء بنعمل انتركوستال تيوب اندر ووتر سيل بنقوم مدخلين أنبوبة ونحطها تحت المية علشان ايه فايده الاندر ووتر سيل ده إنه ان هو بيعمل دي كومبريشن اوف النيموسوركس جراديوالي طب ليه بنعمله جراديوالي علشان افويد اليونيلاتيرال بالمونار ايديما ويسحب الهواء بالراحه وكمان يمنع ان الهواء يرجع تاني يبقى اهم حاجة في الموضوع ده طب ايه وابعة الديفرينشال دياجنوز بتاع النيمو اي حاجة تعمل اكيوت شستبين اي حاجة تعمل ديزنيا اي حاجة يبقى معاها تنشن زي مثلا الشستبين ومعاها شوك يعني تحت البند دوت مثلا في الاورتكانيوريزم لو قالك مثلا عايل عنده 15 سنة صغير اهو في السن وهو بيسوق العيلة بتاعته فجأة حصل عنده سيفير شستيبين وسيفير ديزنيا ده ممكن يكون الولا الصغير ده يا اما حصل له في الغالب ايه حصل عنده رابشر انفزيميتاس بولي اللي هو ايه حصل كأنه ايه نيمو سوركس هو ده لان طبعا اللي العيل في السنة ده بيبقى يعني صعب ان هو يبقى عنده بلمونري ايمبوليزم أما النيمو المدياستاينا هو في الغالب وإحنا إحنا اللي بنعمله كذكتره وأنت داخل تعمل أي وأنت بتعمل أي فحص ولا حاجة حصل رابشر في التراقيه أو عملت بيرفوريشن في الأصفي جس في أنفها حوالين إيه المدياستاينا طبعاً ده بيعمل على مميزه جداً اسمها الهايمان ساين الهايمان ساين دياتها عبارة عن كرانشنج ساوند بقى موجود إيه حواليني القلب كده هتسمعه نتيجة إنه فيها هو في, في المدياستاينا هو ده بس اللي همك فيها اما الهيدرو الهيدرونيموسوركس ده عبارة عن البلورا فيها, فيها هواء ومية يعني فعل اتنين مع بعض الاسباب بقى بتاعتها ايه اللي يدخل الهواء ممكن اكون انا اللي مدخله وانا بسحب حالة الافيوجر او حصل انفيزيما ومعها برونكبلورال فيستولا او تي بي كابتي حصل فيه رابشور الاسباب بتاعتها هيشتكي من ايه المريض هشتكي بقى من ديزنيا وقف والطبعا الاعراض بتاعه السبب وهيبقى عنده مالتيبل نيجاتيف ساين هيبقى يعني زائد في حاجه اسمها قلنا ان في حاجتين بس في المنهج بتاع الباطنه هنسمعها في البايلوريك وبنسمعها كمان في الهيدرونيمو سورس الانفستيجشن هنعمل هيبين لمنطقه غامقة خالص في اللنج ممكن نعمل سي تي سكان العلاج لازم اعالج السبب واسحب الهواء والميه قد بسرعه على قد ما هنتكلم على النيمونيا بس قبل ما نقول النيمونيا هنقول ايه هي الساين اوف شوية حاجات كده في هنقول حته بس كده في العمل احنا قلناها بس هنراجعها بس بسرعة ايه هي الساين بتاعه الكونسوليشن او الكافيتيشن اول ان هو يبقى فيه كابيتي في اللونج او في حاجة عاملة فيها كل يعني اي كونسولوديشن اللي هو ايه كأن في التهاب في البر... الالفيولاي كونسولوديشن يعني ايه الفيولاي ما هي الشنب ايه هي العلامات بقى اول حاجة هخبط هلاقي ضلنس هلاقي تبي اف عالية ليه؟ لان الكونسوليدشن بيعمل الماجنيفيكشن للصوت هنسمع كمان برونكيا لويسز هنسمع برونكوفني. هنسمع كمان كورس طب ايه بقى الكريبيتيشن انواع الكريبيتيشن فاين بتبقى High Beached, High بتتسمع في نهاية شبه صوت الهرش وانت بتهر الشعر كده. الأسباب بتاعتها بسبب the diminished يعني قلت زي بقى حالات هتبقى فاين بي أو لانج أما بتبقى لو لو في كل بتبقى شبه صوت الفشار أو شبه صوت طقطق النرويج الخشب وكده النوع الكورس كريبيتيشن في نوعين في كونسونيتنج يعني بيترن وفي كونسونيتنج يعني ما بيترنش ال بتبقى بسبب بيعمل ماجنيفيكيشن زي حالات النيمونيا يبقى النيمونيا بتبقى كورس اما اللي ما بترنش بقى بيبقى معه secretion بس زي حالة COPD والcoronic bronchite يبقى النموني هتعمل consolidation وهيؤدي الى magnification للساوند ويزود conduction فيزيد ال breathing sound وكمان بتعمل crepitation هتبقى course consonating ده بس ايه في المقدمة بس عشان نبقى بحامين ايه النيمونيا واحنا بنتكلم عنها يعني ايه بقى النيمونيا النيمونيا يعني التهاب رئوي يعني حصل inflammation في الـ Lung Alveoli ايه هي الـ Lung Alveoli اللي هي الـ Lung Marine اللي هي الـ Lung Alveoli حصل فيها التهاب طيب احنا هنتكلم بقى على General كلينيكال Picture بتاعه النيمونيا الاسباب بقى اللي بتعملها في عندنا آه ممكن آه نتيجة بكتيريا الـ VIRUL اي حاجة من الحاجات اللي بنتكلم عنها دلوقتي بس انا عايز اعرف بقى كلام عام ينفع في اي حالة نيمونيا كتب عشان ايه لو انا عرفت الحاجات ديها سيبقى انا كده خلصت كل النيمونيا ايه هي الكلينيكال بكتشر بتاعت النيمونيا ان جيرال وفي كل نوع بقى لاستافع نقول حتة معينة الكليبسيلا هنضيف نقطة معينة لكن في جيرال كلينيكال بكتشر في النيمونيا فيهم كلهم معينة الطيارات تكتبوها ورايا وراي الكلينيكالبكتشار بتاعت إلنيمونيا إن جنرال. هي تنفع تكتب في كل حاجة وعندنا بس في كل نوع هتضيف عليه كلمة او حاجات بس معينة بسيفل بس ذات بس اسكيمة عامة تنفع فيهم كلهم ايه هي السيفتم والصين المريض هيشتكي من ايه هيشتكي من فيبر ماشي لو كانت الفيفر درجة الحرارة عالية هاي جريد فيفر يبقى في الغالب بكتيريا الفيفر لكن لو كانت لو جريد فيفر هتبقى فايرال انفيكشن هيشتكي كمان من قف وإكسبيكتوريشن وديزنيا وشست لو كان معها بلوردي زائد او ناقص ساينوزس على حسب حالة المرض لو كان جاي لك بقى بسيفير او مش سيفير وكده الانسبكشن الانسبكشن هنلاقي بقى افتكر كده واحد بينهج ومش عارف ياخد نفسه بسبب ان عنده التهاب رئوي يبقى عنده تاكيبنيا Working إيه ياخد نفس عميق. Intercostal وsubcostal Retraction كمان النفس حركة السدر بتاعته فيها ألم ووجع فهيبقى عنده limitation sheet movement. لو كان المرض bilateral والTiff هيبقى عالي لأن الرئة فيها هواء. برقشم هخبط على الرئة هسمع ضلل لان احنا قلنا فيها Consolidation و هنسمع ايه انا شرحتها من شوية هيبقى البرون... في bronchial breathing هيعمل bronchophony وفي fine بس بعد شوية هتقلب يعني صوت آه... هيبقى ايه بيرن كمان ماشي يبقى ده كنين الكلبكشن الجنرال... بتاعت كل النيمونيات فيبقى انواع هي community pneumonia اللي هي النيمونية العادية نفس الكلام مفيش فيها حاجه الانفستيجاشن اللي بنطلبها هي بنطلب شيست اكس راي هيقول لي فيه هوموجينس وباسيتي هنعمل الاي اس ار هنلاقيه عالي قوي توتال ليوكوسايت كاونت عالي هنعمل كالتشر وسينسيتيفيتي للسبيوت عشان نشوف ايه الاورجانزم ماشي طيب في انواع من الالتهاب لا تستجيب للعلاج او بتدي اتيبيكال نمونيا زي المريض اللي عنده اميونوسابريشن التبي في اتيبيكال نمونيا زي الليجيونيلا في بقى انواع بتبقى يعني معاها مرض وجاله نمونيا زي البرونكوجينيك كارسينوما طب علاج الالتهاب الرئوي ايه لازم تكتب كلمة انجكشن ما ينفعش تعالج مريض نمونيا بان انت تدي له بقى بتاع لان الحالة دي خطيرة جدا الالتهاب الرئوي ممكن تنوع ممكن يخش بقى في أضل ترزبيرات ويموت ويمو فنازم تدي له مضادات حيوية عنيفة شوية وبتدي له انجيكشن علشان السرعة بندي بقى مثلا بين سيلن جي ايريسروميسن ينبسيلن اموكسا سيلن او كلاريثروميسين فيرست جنريشن كفالوسبورين 1 على حسب نوع الايه الاورجانيزم اللي انا هلاقيه في الكالتشر ولازم ادي حاجات طرده للبلغم زي الاكسبيكتورانت وحاجات ده مسكنه في حالات البلوردي زي الشستبي للاستافيل مونيا نفس الكلام بس بنضيف عليها ان هي بيبقى معاها بص ومعاها هيموبتيسيس العلاج ممكن ندي فانكومايس يبقى احنا نقول الكلام العام في الأول كده ونضيف بس كلمتين صغيرين على كل نوع الكليبسيلا؟ الكليبسيلا بالعلاج بتاعها ببقى سيبرو فلوكساسي الأتيبكال نيمونيا اللي هي بتدي أعراض كونجيشن في الألبيولاي بس ما معهاش كونسولوديشن ودهت بتبقى أعراض مختلفة شوية زي الفايرال نيمونيا ببقى معاه ويزي وليمفوسايتوزي المايكوبلازم بيبقى أفكت اللور لوبز وببقى معاه وتوميون هيموليتك أنيميا ونو عملنا له كونباستيس تهيدي هيبقى بوزطيف وهيبقى كولد أنتيبودي الليجيونيلا هي عباره عن جرام بوضة في كوكو باسيللايت بيتافيت مالتيبول لوب يعني اكثر من لوب الكلاميديا نيمونيا برضو نوع مختلف شوي طب بتشخص الاتيبكال نمونيا دي ازاي هيجي لي مريض هو عنده ديزنيا اكتر بس بيبقى معاه شيست شيست بين وبيبقى مدي اعراض اكتر سيستيماتيك يعني اعراض اكسترا بالمونري زي بقى عنده هيدك مايالجا عنده جي اي عنده الاعراض دي هنعمل له التحاليل العاديه بلاد بكتشر اي اس آر، ممكن بقى نعمل له سبيوتن ونحلله وهنشوف عنده نوع البكتيريا المعينه لو كانت افايرال هنديله له انتيفايرال لو كان, انتي كان مايكوبلازما مثلا او ليونيللا هنديك كلريثروميسين لو كانت كلاميديا هندي كلريثروميسين وتتراسايكلين بس تعرف عن الليجونيلا ان هي بتعمل هايبو نايتريميا الالتاكينومايكوز ديت نوع من انواع البكتيريا ما هياش فايرال العلاج بتاعها بنسل اما النيمونيا في مريض ايميون كومبرمايز ده بيبقى مريض منهم أصلا الناس اللي ببقى أؤمنوا بال أكتر مريض بيبقى أؤمنوا بال اللي أنا كدكتور بديله أدوية مناعته اللي هو بياخد إيه أمنوسبريس دراج ومريض الإيد والمريض اللي إحنا لسه عملينه عملية زرع اللي هو بوسط ترانسبلامبتيشن زي مثلا زرع الكلى والحاجات دي والمريض اللي بياخد دراج بقى في حالات اللوكيميا والليمفوم المرضى بيبقى فيه إن ضعيفة زي الفنجل ايه ان نموس استكرينجياي والحاجات دي لو قعدت واحد سليم صحته سليمه مش هتعمل عنده اي حاجة جسمه ومناعته هتقدر تتغلب عليها لكن لو واحد مناعته ضعيفة او اميون كومبرمايز هتبدا البكتيريا دي تنمو وتترعرع في جسمه وتعمل عنده سيفير مانيفيستاشن العلاج بقى طبعا احنا بنعمل انفستيجاشن ونشوف ايه الاورجانزم وندي السبيسيفيك تريتمنت للاورجانزم ده ماشي ولازم ياخد العلاج انجكشن ما ينفعش اديله بقى تابلت وكلام من ده النيموسست كرينيا هي نوع من انواع الفنجس بيبقى مشهور كاورتيونستي اورجانيزم في حالات الإيدز والناس اللي مناعتها ضعيفة الكلينيكال بيكتشر بيبقى عنده فيبر وديزنيا, وديزنيا ودرايكوف ودراي كف واضل ريسبيراتوري ديستريس سيندروم هنعمل له تشيست اكس راي وهنعمل السبيسيفيك كالتشر عشان نتأكد ان هو الاورجانيزم بنديله كوترايموكسازول انجكشن النوموكوكا النيمون... النوزوكوميا النيمونيا ديت هي عبارة عن نوع من أنواع النومونيا بيبقى موجود في المرضى اللي بقم متحجز في المستشفى أكثر من 48 ساعة يعني لو مريض قاعد في المستشفى 6 ساعات وقال لنيمونيا ما هيش نومونيا ما هيش قصدي نوزوكوميا النيمونيا لازم يكون قاعد في المستشفى 48 ساعة على الأقل وديت بتبقى فايتا ليه؟ اولا المستشفى دي مرتع للبكتيريا والفيروسات وكل حاجة ده حقيقة ثاني حاجة مين المريض اللي هيخش المستشفى اكيد فشكته تعبان يعني حتى لو كان عنده ادفع الامراض وابسطها اكيد هو تعبان يعني لو كانت بس ساخن شوية عنده اسهال عنده ترجيع الامراض البفيطة هو تعبان يعني نقدر نقول انه مناعته ضعيفة شوية كمان المستشفى مليانة ومرتع للبكتيريا في اللي بيحصل بقى في حاجات الفكتور اللي بتأثر فشك ان هو اصلا المريض مناعته ضعيف سواء بقى احنا بنجد له او هو عنده ضيابيتس او عنده ماليجنانسي او عنده مثلا لسه طلع من عملية فعنده يعني الرفليكس بتاع القف قليل شوية لذي كذلك انه واخد اناسيزيا او الميوكوسيلاري كليرانس ضعيف شوية او احنا بنعمله اي مانوبر في المستشفى حصل عنده اصبيريشن زي مثلا اي احنا بنعمله نازو جاستريك انتيوباشن اه او او فقد الوعي فحصل عنده أصبيريشن. كمان في اه احنا دخلنا له بقى بكتيريا في جسمه ان احنا بقى احنا بنعمله ايه اه نيبولايزر كان مش مخصول كويس. عنده <تزوجك> أو تعرض بقى البكتيريميا بقى نتيجة السيبتسيميا اللي ايه اللي موجودة طبعا الأورجانيزم بقى ممكن يكون الكليبسيلا السودومونس اي أورجانيزم ممكن يكون طبعا موجود في المستشفى كلينة <الكليميك> كالبكتشار هيشتكي من ايه؟ نفس الأعراض ونفس كل حاجة في النيمونية <صح> اللي بيفرق بينهم وبين بس اي حاجة انه وقعت في المستشفى 48 ساعة وهيعمل له كالبكتشار هلاقي الأورجانيزم معين يعني مثلا ايه؟ على حسب نوع الأورجانيزم طب ما هو الدفرينشال دايجنوستس بتاع واحد عندي نيمونيا هي إعراض النيمونيا إيه؟ هي نفس الاعراض يبقى إيه هي بقى الدفرينشال اللي هو البلمونري انفكشن او اي انفلاميشن تحت الدايفرام وامخابط فوق زي فوق بقى في البلورة او في اللنج زي الهيباتيك اميبيايدز او سافرينيك اميبيايدز طب المريض اللي كل شوية يجي له ويخف ويرجع تاني له ويخف ويرجع تاني اول حاجة أصلاً تكون منعته ضعيف. ثاني حاجة ان يكون عنده حاجة قافله السكه زي البرونكيال اوبستراكشن مثلا او السي او بي دي والحاجات ديت فهو عنده البكتيريا تبدأ تبقى فيها ستيزز وتبدأ تبقى متراكمه في حته في جسمه وتشد عليه وترجع المره تاني زي البرونكيال ادينوما السي او بي دي البرونكيكس او واحد بيجيله له ريكيرنت سواء بقى كان عنده ايبليبتي او عنده جيرد او كان بيشرب قحول كتير لان القحول بيخلي الواحد يحصل عنده اسبايرشن فممكن يخش في نمونيا واحنا بنقول ان يعني الاسبايرشن والحاجات دي بيبقى غالبا افكت ايه رايت وبيزل لونج فبيعمل ايه ممكن يحصل رايت بيزل لونج ابسس بسبب الاسبايرشن وفي الغالب برده بوست اوبراتيف نمونيا ممكن يحصل له اسبايرشن بيبقى برده رايت وبيزل لونج ابسس لان احنا عارفين ان الترقيه لما بتتقسم وتتفرع بتبقى مللي فيرتيكال ناحيه اليمين فبيبقى الاسبايرشن رايح اكتر ناحيه اليمين يعني مثلا لو قل لك ستة عندها ستين سنة حصل لها فراكشور فيمر لان هي وقعت يعني مش عندها حاجة تانية وقل لك بعد العملية عملنا لها عملية الفراكشور ديات وبعد خمس ايام بلقت تشتكي من بيزنيا فيفر كاف وقعدت ديك اعراض شت يبقى ديها ستة ديات حصل لها اصبع يريش يبقى ممكن تكون بقى بوست اوبرا تبنيمونيا ممكن يكون حصل لها دي بي تي او بالمونري امبوليسك طب اي هي الكمبيليكيشن بتاع النيمونيا؟ اي حاجة تقولها هتبقى صح لانه مرض سيستماتيك يعني مثلا ممكن يحصل إفيوجن، يحصل لانج أبسيس، يحصل مينجايتس وإنكيفالايتس ان المرض حصل في سبريد يحصل أذل تريس بيراس و سندروم، يخش بقى في مايوكاردايتس، المرض ينتشر خالص في جسمه البكتيريا والسموم هيبقى عنده سيبتيك شوك أو مالتي أورجان فيلير أما اللونج أبسس اللونج أبسس هو احنا عارفين ان أشهر أماكن بيحصل فيها أبسس أول حاجة السكن ثاني حاجة ثالث حاجة اللي هي اللانج ليه اللانج؟ لأن احنا عارفين ان البلاثة اللانج بتاع اللانج كتير جدا، ماشي؟ فب... فأي أورجنيزم ممكن يروح اللانج ويحصل فيه ويصل بقى ان هو ايه؟ يبدأ يحصل ايه؟ عملية تكوين الباص هو عبارة عن اريا في اللانج وحصل فيها ايه الباص ده؟ اكتر اماكن قلنا ان هي ريت وبيزل زي ما قلنا عشان ايه؟ في القناة ما قلنا ان بتاع ايه؟ لما تركيه بتتقسم الاسباب ممكن يكون واحد حصله اصبيريشن سواء بقى كان برايمر نتيجة بقى لسه في كونشاسنس أو تعرض لجنرال أنزيسيا أو عنده جيرد أو الكحولك أبьюز أو بيرجع كتير عنده بوميتينغ فبيصل له أصبيريشن فالأورغانيزم بقى زي البيوجينيك أورغانيزم زي الاستافورياسيوم داخل على الرئة ويشتغل فيها الأبسس أو سكندري بقى نتيجة أي ديزيز بقى أو حصلت إنفلكشن زي النيمونيا أو البرونكوجينيك كار كارسينوما أو أي أبسس أمدارب في البلورة وأم داخل على اللانك حكاية البصفي سيولوجي يعني بتاع الابسس ده الكلام في السيولوجي ملناش علاقة خالص به انا في الاول اللي همني شكاية ان الابسس الاول ببقى صغير بعد كده ببقى محاط بفايبروزز او ينفجر لو كان اكيوت ويطلع البص. البن ويبقى دايما حوالي حوالي في حوالي يبقى اي ابسس يبقى دايما محاط باريا اوف نيمونيا يبقى انا كاني بتكلم بالضبط على اعراض النيمونيا بس بيبقى معها شوية التوكسيميا فهو لو جالي لي الكلينيكال بيكتشر هيبقى عندي ايه؟ هيديك هيدك انسومنيا ماليس الاعراض بتاعت التوكسيميا ممكن يبقى معها بليوريزي نتيجة الشيستبين يبقى في قف وديزنيا والاعراض بتاعت الكونسوليديشن لان احنا قلنا انها نيمونيكستيج لان احنا قلنا اي لانج ابسيس ببقى كافيتري لانج ببقى محض باريا اوف نيمونيا واللانج نفسه يعتبر كافيتري هيبقى بقى الموفمنت قليلة ديمنش موفمنت البي بي اف عالي هو هيبقى التشو ده هيبقى مضخم للصوت ممكن نسمع برونكيال بريزنج هيبقى كورس كونسونيتنج كريبيتيشن يعني الصوت بيرن وهنسمع كمان برونكوفني لو الابسس ده انفجر بقى هيحصل سيفير توكسيميا والعرض بقى بتاع السفيرتوكسيميا بقى اللي هو هيدك انسومنية ماليل نايت سويتنج رايجورز وارتفاع في درجة الحرارة ودايخ وانوريكزيا وممكن ايبن ان هو يرجع والكلام ده كل ووشه بقى مشمر وكل حاجة اه وبرضك هيبقى عنده نفس الحكاية ممكن بقى اللونج بقى يش... لو دخل بقى في حكاية أبسس ان هو بقى ايه يبدأ يخش لي بحاجة اسمها الريتينشان سندروم ايه الريتينشان سندروم اللي هو اللونج يقعد يكون ابسس ولما يتكون وكذا يبدأ يخرج الصديد بتاعه ويملى تاني فده اسمها retention سندروم اللي هو ايه كافيتري cyber lung سندروم اللي هو بقى يبدأ يخش بقى كل شوية الابسس يبقى مليان خبيط ولما يكح ويقوم مطلعه ويحوش تاني طبعا ده احلى حاجة ان احنا نفتح ونشيل الابسس ده عشان ما يقلبش بأي مرض تاني ايه هي, هي العلامات اللي احنا نشوفها نتيجة التوكسيميا العنيفة وان المرض الكرونيك ممكن يحصل سيفير توكسيميا كلابنج في الفينجر ممكن يبقى في المرض يهيل بفايبروزز ال تي بي اف هي نسمع ضلنس هيبقى في برونكيال بريزنج وبرونكوفاني وكورس كونسونيتنج كريبيتيشن الانفستجيشن تشيست اكس راي ماشي ممكن بقى كمان نعمل culture علشان نشوف ايه الاورجانيزم عشان نقدر نعالجه نعمل سيتي سكان برونكوسكوب علشان نتأكد ان مفيش فورن هو اللي عامل الموضوع ده ممكن يكون اول حاجه في بيبقى, بيبقى بتزيد لما الواحد يميل على وجه اللي فيها في اللي هو ايه كل ما يحصل أكوميليشن وري أكوميليشن للايه للبصر. او البرونكيكسيس بتبقى جرادي والقونسيس لونج ديوريشن بتبقى بيلاترال وبيزن وممكن بقى حالات الامبييمة اللي حصل بقى ما هي الكميليكيشن بتاعت اللونج ابسس ان بقى ممكن تقلب بنيو... يعني النيمونيو... ايه ايه يعني نيمونيا وتنتشر في الجسم كله لها نيمونايتس اللي هو كأن إيه؟ الرئة كلها بقت ملتهك ممكن يغيل بفايبروزز يقلب ببرونكيكتز لو كان بيزل يحصل بلوريزي يحصل أميريدوزز واحنا قلنا الديفرينشال دياجنوز بتاع الأميريدوزز والأميريدوزز بقى ممكن يخش أميريدوزز كيدني وخشك نفريتكسندروم نفريتكسندروم آسف العلاج لازم أدي الانتيبيوتك على حسب الاورجانيزم اللي انا ايه عملته بقى ونعمل بوزيشنال درينج وابدا افضي البص وكده وبندي طبعا بقى ايه كل العلاج لازم ياخد مضادات حيويه لازم ياخد انجكشن وطبعا بقى بندي علشان يطلع ايه البلغم وكده بس لازم تغذي العيان كويس وتزود بالبروتين البروتين بقى لازم ياخد بروتين كتير لان البص ده والكحه والبلغم اللي عمال يطلع هو عباره عن ايه عباره عن جزء من البلازم اللي هو بروتين فيخش في هيبو جرثيميه يعني هايبوอัลبيومينيميا فممكن يشتكي بقى من الاعراض بتاعه الهايبوอัลبيومينيميا فلازم المريض ده يتغذى كويس لو ما قدرتش بقى عالجه ممكن علاج بقى نحوله بقى علاج جراحي ويفتحهم ويشيلوا ايه الابسس ده ويبقى مش هيشتكي من حاجة بس الحته بتاعة اللنج ديت هيبقى فيها فيبروزس واحنا عارفين ان اللنج تقدر تعيش بجزء قليل منها لان الريزيرف بتاعها كبير جدا لو جينا بقى للبرونكيتس اكتب لي جنبها كده ان هي كونستركتيف لونج ديزيز وبتحب تبقى اكتر فين في الجزء اللي تحت من اللونج اللي هي بيزال وبتبقى باي نقص غالبا هي عبارة عن في البرونكاي والبرونكيول الاسباب بتاعتها هو بيحصل حاجتي بيحصل Obstruction. Obstruction يؤدي إلى Stasis والStasis اللي هو بقى تراكم البكتيريا والحاجات دي يحصل Infection والInfection تدمر البرونكيا الووكي ونخش بقى مغلقة يبقى الـ Obstruction. الـ Obstruction يعمل Infection Infection تؤدي إلى Obstruction ففي الآخر يحصل Dylatation وسابيوريشن في البرونكاي والبرونكيول يؤدي إلى Bronchitis ده طب ايه الأسباب بقى؟ الاسباب في حاجات congenital وحاجات اطوار وكلهم بيدوروا في الحتة دي ان حصل obstruction حصل استازس ادى الى infection او الانفكشن عملت obstruction ادى لاستازس حصلت البرونكيكتز الاثنين بيؤدوا اولا بعض الcongenital في حاجات اللي هي ايه الاموطيل سيليا زي الكارتاجنر سندروم وفي حالات الكارتاجنر سندروم بيحصل عندنا في ربعية برونكيكتز وديكتروكارديا الوالقال بنحية اليمين وانفرتلتي وممكن يبقى absent frontal air sinus سبب الانفيرت الانفيرتيلتي عشان في بيبقى فيه ديسموتيليتي في السبير هي اصلا وظيفه السليا ان هي بتزق الايه الحاجات اللي بتحمي الرئه وبتزق الحاجات ايه لبره عن طريق الايه السليا السيلاري موفمنت اوكي الاقوايرد اي حاجة تعمل اوبستراكشن او اي حاجة تعمل انفيكشن الاثنين هيؤدوا الى بعض الاوبستراكشن هيؤدي الى انفيكشن والانفيكشن تؤدي الى اوبستراكشن في الاخر هيحصل لي البرونكيكتس و الأصوات اللي بنسمعها في حكاية البرونكيكتسي bilateral, basal, coarse, consonating, crepitation وهي بتبقى بترن شوي هيؤدي إلى stasis والستيز هيؤدي إلى infection الانفكشن هتعمل weakness في البرونكيال وال فتؤدي إلى dilatation وسبوريشن والانفكشن برضو هتزود السيكريشن فتعمل ابستركشن فيؤدي إلى زيارة البرونكيال بريشر فيؤدي إلى dilatation وسبوريشن والبرونكيكس برضو ممكن تؤدي هو على الفكرة الاثنين البرون والبرونكيكس واللنغ الكورنيك لانج أبسس الاثنين ممكن يؤدي الى أميلويد كيدين. الأشهر أماكن بتحل بتبقى فيها البرونكيت البرونكيكس هي بيلاترال وبيزيل. ذا أشهر الأماكن أما الكلينيكال بيكتشر فاحنا قلنا كلمة مميزة جنب البرونكيكس هتكتبها جنب العنوان ان هي أوبرستراكتيف وصابريتيف. يبقى إني بتكلم على الأعراض بتاعي الاثنين. يبقى ايه ومعها طبعاً بص يبقى ايه في بكت... في يبقى ايه اعراض التوكسيمية يبقى الاعراض يبقى ايه توكسيمية فيه هيديك الكنسومنيا ماليز إيه... نايت سويتينج الاعراض بتاعه التسمم العادي اللي هي التوكسيميا يعني زائد بقى في الكافيتري بتكلم على الاساس هيبقى في زيبيوتام والزيبيوتام هيبقى بعض اوضر لان هيبقى متعفنة لان عنده اوبستراكشن فتبقى ريحه الزبيوتام وحشه جدا بيزيد اكتر لو ميل لقدام علشان هو بيميل لقدام بيحصل drainage في الكابتي. ممكن يحصل نتيجة نتيجه الميكوزال السر في ديزنيا وفي نتيجه الفايبروزيس اوبستراكشن فمش عارف نفسه من كتر ممكن يحصل بين المصل بين أو في أول البلورا اللي هو يعني البلوريزي ممكن يحصل ميو سوركس ممكن يحصل ويز اما الصين جينرال سين هي التوكسيمية والكلابينغ ممكن يحصل بافنس في الاي ليد نتيجة الكورونا ممكن يحصل اديمة نتيجة ايه الانسان وبيطلع على والبلغم الحاجات دي يعبر عن ايه هي عن بروتينات فبيحصل هايبو بروتينيمية فممكن ايه الهايبو بروتينيمية تؤدي الى ايه الاعراض ده بتاعت الايه اللي هيبقى كمان المريض ده ممكن يخش في كورب المونال اللي هو ايه السولاثي كونجستد نيكفين اللي هو كونجستد ايه تندر ليفر وكمان ممكن يقلب بقى مايلود كيدني بالنسبه بقى للوقال اجزامينيشن احنا اهم حاجة اسم المنطقة اللي تحت كاني بتكلم على ابسس المنطقة اللي فوق كاني بتكلم على حتة فيها انفيزيما كده الحته اللي تحت ديت باظت وحصل فيها البرونكيكتيز وكانها ملطبه الابسيس الجزء اللي فوق من اللنج بيبقى حاصل فيه كومبنساتري انفزيمه الانسبيكشن بقى الانسبيكشن في الحالتين هيبقى فوق وتحت يعني هيبقى ديمنش وفي الحركة بتاعه النفس قليله البلبيشن لو خبطت فوق هلاقي ايه لو خبطت في الابر زون هلاقي كومبنسيتد انفزيمه هتبقى قليله علشان الهواء لكن في اللور زون لو خبطت فوق بالبلبيشن الاس بالبلبيشن في اللور زون هيبقى التي في اف عالي بسبب ان هو كافيتيشن المنطقه اللي فوق هتبقى هايبر ريزونانت لانها مليانه هواء لكن المنطقه اللي تحت هتبقى دالنس لان فيها كافيتي وفايبروز بالاسكولتيشن هسمع جميع الاصوات اللي انا اعرفها في الشست يعني هسمع رونكاي هارش فيزيكولار بريسنج نتيجه الاوبستراكشن اللي هيبقى في كريتيشن فهسمع كريبيتيشن والكريبيتيشن هنا هتبقى كورس كونسونيتنج كريبيتيشن وبترن هسمع بردك الايه البرونكيال بريسنج لان هو كافيتاري ما هي كومبليكيشن بتاعه البرونكيتس جنرال كومبليكيشن زي الهيموبتيزيس والتوكسينيا والاميليدوزيس والستكسينيا ممكن بقى يحصل اي كومبليكيشن في الشست ونكتب كل اعراض الشست اللي هي بقى لونج ممكن يحصل نيمونيا يحصل اسبيريشن أو بلوريزي يحصل قرب المنار يحصل فيبروز بنعمل culture وsensitivity test ممكن طبعا نعمل ct scan وده اهم حاجة واحسن حاجة ولو عملت بلان chest x ray هنلاقي إيه? honeycomb appearance موجودة في البيزل العلاج هو بوزشرال درينج الإنسان هيوطل قدام شوائك ذاك المراكع أوساجد ونبدأ نخبط له على ظهره ويبدأ يقح ويطلع البلغم ممكن نديله بقى إكسبيكتورنت وبرونكوزيلاتر عشان يقدر ياخد نفسه إيه ويطرد البلغم ماقدر نجبن عالجو كويس ممكن نشيل الإيه اللوب اللي موجود في البرونكيكتس ده وحنا بنخاف عليه من العدوى أما السيستك فيبروزز السيستك فيبروزز هو عبارة عن يعني هي بتبقى بيحصل في الاكسوكراين جلاند فاي اكسوكراين جلاند معظم الاكسوكراين اللي في الجسم هتطلع بقى هاي في فهتعمل برونكيا ميكوزا هتبقى سميكه شوي هيبقى في سيك في البرونكيال فيحصل برونكيال يؤدي, الانفكشن يؤدي, الانفكشن يؤدي الى انفشن يؤدي ونفس الحكايه هتحصل في البنكرياس هتطلع سيك نفس الحكاية تطلع في الليفر فهيحصل سيج بايل سيكريشن يؤدي الى بايلاري ابوستراكشن والسويت جلاند هتطلع سوديوم اكتر فيبقى اكسيسيف ايه سوديوم كولورايد ممكن يبقى معها كلابينج وخيانوز العلاج بتالانسيكريشن هنعمل شست اكس راي ولو ممكن نعمل سيتي سكان بس في حاجة معها مهمة قوي ان احنا نلاقي سوديوم كولورايد زايد قوي في العرق الالتهاب بتاعها هو احنا ما بنقدرش نعالجها قوي بصراحة يعني بس لازم ياخد انتبيوتيك طيب لو جينا بقى نقول ايه هي بصفة عامة كده بعد ما خلصنا لونج ابسيس والبرونكيتس والنمونيا والانقزيمه عايزين نتكلم كده على شوية كومبليكيشن ممكن تحصل الاربعه دول في سيستميك كومبليكيشن اللي هي ايه التوكسيميا ممكن ايه السيبت شوك يحصل عنده سيبتيميا او اللوكال كومبليكيشن ممكن بقى في البلورا يحصل فيها بلوريدي يحصل افلوجن يحصل امبايمه البرنكما بتاعه اللونج نفسها ممكن تقلب بنيمونيا او او فيبروزز والبرونكاي ممكن يحصل فيها برونكيكسي. لو جينا للونج كولابس اللونج كولابس اللي هو ايه حصل كولابس في اللونج وبدأ اتكار على بعضها احنا قلنا في المقدمة ان السيرفاكتنت دي بتقلل تنشن وبتؤدي الى ان هي بريفينت اللونج كولابس طب يبقى فيه امراض هتقلل السيرفاكتنت يؤدي الى لونج كولابس او حاجات acquired سواء كانت obstruction او compression يعني حاجه قفلت الستك في, في عملت مانج كولابس زي تيومر فورين بودي لينف نود الارجمنت ضغط عليها حصل كومبليت obstruction في البرونكاي فحصل فيها كولابس او كومبريشن نتيجة ايه ضغطت عليها يا اما بميه يا اما بهواء زي النيموثوركس والافيوجن المانيفيستاشن هي المانيفستيشن بتاعت السبب مب... يبقى معها ديزني او ساينوز لان مش قادر ياخد نفسه والساين هي مالتيبل نيجاتيف ساين اللي احنا قلناها كذا مره هيبقى ايه الانسبيكشن هيبقى ديمنيشد موفمنت البلبيشن ال تي بي البركاشن هيبقى ضلنس يعني نو no ريزونانس الاوسكيتايشن هتقل الانتينستي اوف البريث ساوند يخش تالفرنشال دايجنوز مع كل الحاجات اللي فيها مالتيبل نيجاتيف في ساين سواء كانت افيوجن أو فايبروزيس الانفستيجشن هنعمل تشيست اكس الشيست اكس هتبين الموضوع ده هتلاقي في لانج كلها بتبقى واضحة جدا ممكن نعمل برونكوسكوب علشان نشوف ايه السبب لو فورن بودي نشيله ولو كان في سكريشن ممكن نشيلها ونتأكد من الموضوع العلاج لازم يعالج السبب اللي عامل الموضوع يعني لو كانت حاجة قافله السكه يا نفتحها ونشيلها لو كانت حاجة عامله كومبريشن يبقى ممكن نخفف الضغط عليها سواء ان احنا نعمل ايه لو كانت هوا او ميه ممكن نشيلهم ولازم نعمل يعني ندي اكسجين ونعلمه بعد كده بريثنج اكسرسايز أما البُوست أوبرتيل لانج وكولافس دا مريض دخل يعمل عملية يتعرض لتغذير تطلع من التغذير عنده لانج وكولافس هيشتكي من ديزني وكاف وويزي شئ نفس العلاج برضو بتاع اللانج وكولافس أما البلمنر فيبروزز البلمنر فيبروزز عندنا في من نوعين يا إما إنترستيشن البلمنر فيبروزز اللي هو في الم الأماكن اللي ما بين الألزيراج لكن لو كان درينك بلمنر فيبروزز يعني حصل فيبروزز في في الرئة كلها الأسباب أي حاجة تقلب تبقى Inflammation. توه هتبقى إيه Acute Inflammation. بعد شوية Chronic Inflammation. المفروض يهخر ربار والموضوع يخف لا طالو محاص محصل شيء ممكن يحصل يقلب ب Chronic Inflammation تقلب ب Fibrosis. Healing of Fibrosis زي T B, Lung Abscess, Bronchiectasis, وال كان دخل الدكتشر <تصفيق> بتاعه السبب سواء بقى كانت بي او اف او اي حاجه وهيشتكي بقى من زيذنيا وكرونيك دراي كاف لازم كلمة دراي كاف ليه لانه عنده يعني ايه فايبروزس فمفيش بقى لا سكريشن ولا ميوكوس سيكريشن الا بقى لو جاله انفيكشن عليها هيبقى معاه ساينوز لانه مش قادر ياخد نفسه اللوكال اكزاميناشن انا قلته كذا مرة هو مالتبول نيجاتيف ساين وانا قلتها كتير الانفستجيشن هنعمل ايه هنعمل شيست راي هنلاقي هيتروجينس وباسيتي اه وممكن نعمل كمان بالمودري فانكشن تيست علشان نشوف ان في هايپو بينتيليشن ولا لا العلاج والعلاج بقى وانصا ان الفايبروز حصل ما حدش فيه علاج خلاص ثواني العلاج يعني عد العلاج عدى خلاص بس ممكن اعالج الاعراض ده يعني هو بكح حد له حاجات للكحه مش عارف ياخد نفسه اديله دايليتور اديله حاجات طرده للبلغم والحاجات دي بس لو جينا للبرونكوجين الكارسينوما ايه الفسيولوجي والحاجات بتاعتنا ما فهمناش خالص احنا بيهمنا ان المرض الاسباب بتاعته في الغالب بيبقى سموكينج او تعرض لراديشن او اير بولوشن ان بتاع الكانسر ده ممكن يتقل عن طريق كل حاجة يا يروح لللانج يروح للبلورا يروح السمبثاتيك تشين يروح اي حته او عن طريق الليمفاتي برضه يروح اي حته او هيماتولوجيك عن طريق البلط يروح اي حته بالنسبة للكلينيكال بيكشر بتاعه البرونكوجينال كارسينوما او القنصر في اللانج اي حاجة هتقولها في كلينيكال بيكتشر هتمشي صح ليه هو بيصيب اي حته في اللنج أي اي حاجه تعرفها عن الشيست كأعراض اكتبها بس لازم تقسم هو المريض تا كلينيكال بيكتشر هيشتك من ايه هو دايما هيبقى اولد ميل هيز سموكر فجاه حصل عنده في الباترن بتاعه السموك هو المفروض مريض المدخن ببقى عنده ايه هو بيكح الاول الصبح وباقي اليوم ببقى خلاص يعني بيحصل سيديشن بعد كده للايه للكفر ريفلكس لكن هو هيفضل بقى هيقول لك بقالي فتره عمال ونهار الاول بقى كلينيكال بيتشر احنا هنقسمها ل ثوراسك مانيفيستاشن لازم تقسمها عشان ما توش. ثوراسك مانيفيستاشن حاجات برونكو بالمونري بريزنتيشن وحاجات في البلوره وحاجات في الميديا ساين اما الاكسترا الثوراسك حاجات تبع الميتاستاسس لان سرطان وحاجات نون ميتاستاتيك اللي هي هنتكلم عنها الوقت. يبقى البرونكو بالمونري بالريزنتيش يشتكي من إيه؟ ممكن يكون اسيبتوماتيك ما بشتكيش من حاجة ليه؟ لأنه لسه في أول المرض أو لسه ما ظهرتش عنده الأعراض ويشتكي بقى من أي حاجة تعرفها في الشيء هيبقى هي عنده كاف هيموكسيز بلاضي هيموكسيز هيبقى ممكن لو خلت اللسديوطة محللة ألاقي فيه ميوكس واربيسيز وألاقي فيه تيشو ريمينانت ممكن يبقى عنده برونكو سواء في نتيجة سيؤدي يعني انزيمه او ممكن يبقى عنده كومبليت اوبستراكشن فيحصل لانجوكولابس عنده اعراض نيمونيا عنده اعراض لانج ابسيس ممكن يحصل عنده ثراسه انلت سيندروم ضغطت على ضغطت السو... على الحاجات فبيحصل مثلا زي اعراض غورنر سيندروم اللي هو التوزل في حدثنا البانكوست سيندروم اللي هو انا ضغطت على البريكيال بليك خاصه بين في الشولدر وفي الانر اسبيكت بتاع الار وبيحصل ويتنج في المسل بتاعه الهاند او يقلب بقربه المنال على حسب الحاجه بلورا هنكتب كل اعراض البلورا ممكن يبقى في بلورا الافوجن يبقى ماسيف او مراجيك ورابيدلي اكوموليشن تاني ممكن يحصل كايلس افوجن او يبقى دراي بلوريز بس في الميديا ستينال سندروم هيشتكي من ديزنيا بسفيجي آسف وورسنس اوف فوي السرطان هينتشر في أي حتة يروح البون، يروح الليفر يروح البرين وأي حتة يروحها يعمل فيها مصايد وطبعاً يروح الينفند أو برا ملينت يعني برا ملينت ده إن السرطان دوت بيقدر يخلق أنواع من المواد كيميكال ميديترز أو متابلايد بتشبه بتشبه الهرمونات وب لها يعني بتأثر في إيه يعني كأنه أدتوا مواد كيميائية غيرت في طبيعة إيه بيطلع abnormal mortality بتعمل abnormal A يحصل عنده clubbing يحصل عنده neurological manifestation بسبب mycenia endocrine الممكن يخش في فعرات carcinoid syndrom او cushing ممكن يحصل عنده DIC وانيميا فلو قال لك ميل male hebosmoker ده وبعد شوية حصل عنده four limb weakness ده هو bronchogenic carcinoma وقلب ببارا malignant حصل عنده ميو أو او أو مايسينيا جريفز الانفستيجشن هي اللي يهمني ان انا شخص المريض بدري هعمله شست اكس راي سيتي سكان اعمل له برونكوسكوب اخد نود واعمل لها بيوبسي ممكن نعمل بلورال بيوبسي بلورال افيوجن البلورال اسبيريشن الدفرنشال دايجنوست بتاع البرونكوجين الكارسينوما هو هو كل العناوين بتاعه الايه اللنج زي برونكال عشان احنا قلنا ان البريزنتيشن مختلفه فأي حاجة يبقى أي حاجة وقت يعني هو العلاج يعني مبنتي مبنتي سامش في لأنه هو أكتر بس إحنا ممكن نعمل surgical ممكن راديو سرربي أو كيمو سرربي أو ليزر بس ما تعرفش أكتر من كده في موضوعين تانيين أقل أهمية من البرونكوجين جينك وعمرهم ما يجوا أسئلة نظري ييجوا بس يعني وخلاص مش أكتر من كده فهنعرف عن كل واحد كلمة البرونكل أدينوما هي عبارة عن ريكارنت هيموبتسيز ومعها كارسينويد سندرون ليه ريكارنت هيموبتسيز لأنه تيومر ده هايلي فاسكولار ممكن يبقى معاه برونكل أبستراكشن والكارسينويد سندرون اللي هو بتبع السيروتونين زيادة فبيؤدي إلى أربع حاجات ثلاث حاجات اللي هي برونكوس باز نتيجة السيريتونين فلاشنج نتيجة السيروتونين ويحصل كمان ضيارية وممكن يحصل بقى مشاكل في المنطقة اليمين من اللونج اللي احنا تكلمنا عنها في الشاباتر الكارديو قبل كده الانفستيجيشن شستي اكسيري برونكوس كوب وهلاقي ايه المادة بتاعه السيروتونين النازلة في اليورين اللي هي هايدروكسي انيدول اسيتك اسيدة تبقى عالية والعلاج جراحي ميتوس اليومة برضو ااا دي تكتب جنباني عبارة عن شىء تبين وديزني وق ااا وكلابينغ وفيها بلورال إيفيوجن الامستيجيشن بنعمل شىء إكس راي وبلورال بايوبسي بس هو ده اللي يهمني يعني أنا اللي يهمني حكاية البرونكوجين الكارسنوبي البرونكال أدينوما والميتوس يعني مجرد بس إنك يعني تعرف بس إنهم موجودين ده الانتروسيشال بلومونار ديزيز هو يعني هي يغفلها كثير من الأطباء وأنا واحد منهم يعني المرضى صعب بصراحة إنك تفكر فيه يعني إلا لو كنت تعرفه يعني وفي وسط عزمة الشغل وانت بتبقى يعني بتدلو اي دواء وهتلاقيها الخيف بس وابق بيجي لك في الاخر بحالة متقدمة وبتتعرفش تعالجه فحاول تشخصها بادري هو عبارة عن في الانترستيشل تيشو طب ايه هو الانترستيشل تيشو هو المكان اللي ما بين الالديولاي وما بين الكابيلرهي هي ديه في المنطقة ماشي الباصولوج بتاعها عادي خالص انفلاميشن حصل إديمة ما تعالجشي وما خدتش بالي حصل عنده في المنطقة دية الرئة في الاول بتقل الوظايف بتاعتها لحدات ما في الاخر الرئة ما بتقدرش تهم بالوظايف بتاعتها. والعلاج بتاعه لو اهم حاجة ان انا ما شخصه يعني اهم حاجة ان انا بدري بادري. وبصراحة صعبة تشخيصها يعني حق اتقال فلازم تخلي بالك منها يعني وما ومتيهملش فيه تشخيص الانترستيشال بالمونة رزيز على الاقل حطه بس في الدماغة الاسباب دا الضغط. إيه أمر تعمل الكولاجين ويعني أي حاجة ممكن تعمل التهابات الكلينيكال عشان تعرفوا بأنه صعب في التشخيص هو عنده بيكوح عنده سينوزز بس عليه في ممكن ألقى لابنغو كولبلمونال ومعادلني أنا مش عارف ياخد نفسه وبيكح. الانفستيجاشن هاعمل شست اكسرائي مش هبيان لحاجة قوي بلط جازز هلاقي الاكسجين قليل هاعمل سيتي مش هبيان لحاجة قال له ازاي دكتور سيتي مش هبيان لحاجة اي ولازم اطلب سيتي هاي ريزول ريزيليوشن سيتي هو ده اللي هيوضح لكن لو طلبت سيتي عادي مش هبيان لحاجة عشان كده المرض ده بيفلت مننا بطراحة كتير جدا يعني الحمد لله هو مش منتشر قوي يعني وهي نعمل ايجزامينيشن وكده على حسب بقى العلاج لازم تعالج الأسباب وتدي له استرويد لأن المرض ده انفلاميشن فأنا لازم أدي له استرويد لو أنا عالجت الاسترويد بدري والمرحلة اكتيف المرض إكتيف هيبقى العلاج بتاعه ممتاز لو ما الحين بقى او لو ما استرحش على الاسترويد ممكن بقى نديله سايكلوس بورين ممكن نديله آزاس هيبريم سايكلوفوسفاميد هيستريح و هيبقى تمامه و هيخفه اكتشفت المرض و طب لو ما قدرتش هيجيلي بقى في النهاية بقى بانترتيش البالمونر فيبروزز و عادش قادر ياخد نفسه خالص هيحتاج اكسوجين 24 اور لكن احسن علاج ان احنا نعمله لانج ترانسي بلانتيش بس هو المرض ده بصراحه بيفسد مننا كتير اما الساركويدوز اكتبلي لي جنبها ان هي بنت عم اي بي بس ما معاهاش كازيشن نو كازيشن ومينلي اكسترا بالمونري مانيفيستاشن هو عبارة عن ايه هي بتبقى اي بي تعبانه بس مش تعبانه قوي اي اسف اي سيلز بتبقى تعبانه بس مش تعبانه قوي يعني ايه هو مناعته ما ضعيفة بس مناعته فيها ديفت اللي احنا بنقول عليها ايه امبيرد انيون هيشتكي من ايه هو هيشتكي من مانيفيستاشن زي الانترستيشيال بالمونري ديزيز ديزنيا كاف لكن اكتر بالمونري مانيفيستاشن الهارت بقى حاجات كتير قوي بقى هيبقى عنده كارديوميوباسي اريثمنوزم باي لاترال فيشل هيشتكي من دايابيتيك انسوليدا واكتب لي الساركويدوز بتحب جدا البس... ايضا معها هايبر كالسيमिया لان الساركيدوز بتطلع الميكروفاش بتطلع مواد زي الاكتيف فيتامين دي هيحصل فيها هايبر كالثيميا. ممكن كمان يحصل يوفايتيس ارترايتس الليبر هيكبر اللزلين هيكبر الليمف نود هتكبر الباروثيد هتكبر ده كله بسبب امبيرد اميون ايه اكست الايه الانفيستجيشن هنعمل شيست اكس راي هيبقى عند اللين في نوت كبيرة الاسر هتبقى عالية السيرم كالسيوم هيبقى عالي نتيجة ان الماكروفايت بتطلع فيتامين دي هيعمل هايبر كالسيميا ممكن كمان نلاقي كبني ستون نتيجة الهايبر كالسيميا بس في حاجة مميزة قوي انديكيشن او انديكيتور في حكاية الاكتيفتي بتاع الدزيز ان انا هلاقي الانجيو كونفرتينج كونفيرتنج عالي لو عملت التيوبركلين تستهلق نيجاتيف لان في امبيرد اميون سيست العلاج بتاعها والله يعني العلاج بتاعها بصراحه يعني صعب شوية بس لان يعني احنا ما بنقدرش يعني احنا بنعالج بس شوية اعراض بس هو بقى بيساعد ناس بتستجيب للكورتيزون وكده وهتدي يعني ايه الاعراض اللي عنده هتدي له علاج يعني الكحه نديله حاجات للكحه وكده هو مرض عنيف ورخم المشكلة ان هو بتشخص متاخر جدا عارفين له هو بشخص بدري ببقى استجابته للكورتيزون هو ممكن اصلا المرض ده يشفل واحده لكن هو مشكلته بقى ان بيجيلن بعد ما يكون قلب بايه بانترستيشال بالموناري فيبروزز فبيبقى في بصراحة العلاج بتاعه صعب جدا بصم يا جماعة بالنسبة بقى للتي بيه التبي ده يبقى بيوب... يعني احنا في في كلام كتير قوي وانتم بتذاكروه هتلاقي باسولوجي ومش عارف ايه وكلام يلخبط وكده انا ما بيهمنيش الكلام ده خالص ولا بيسألك في الامتحان انا يهمني كلينيكال بيكتشر كومبليكيشن علاجه الباثولوجي والاميونيتي والمايكرو والحاجات ديت ما ما في امتحانات الباطن بس و... وانت اصلا ذاكرتها وامتحنت عليها قبل كده في المايكرو فاحنا نقول بس خلاصة القول كده في التبي نتبي هو في نوع من أنواع الكزياشن وبيبقى فيه نكروزات بس مش أي حد يجيله تبي لازم يكون جهاز المناعة بتاعه ضعيف الأول أول ما بيتعرض هنقول بس شوي الكلام كده في البصيلوجي بسرعة إن أول ما الواحد بيتعرض للبصلية بتبذ الماكروفاج تبدأ تحصل لها وتبدأ تتخبى جواها توديها للليمف نود بعد كذا ممكن يحصل تتقسر جوا الماكروفاج وتتقسر وترجع تاني في الجسم كله لو انا منعتك كويسة هقدر عليهم كلهم لو بقى منعت ضعيفة هيحصل عندي ويحصل ساكند اكسبوجر ويبدأ بقى يحصل عندي هايبر ويحصل, ويحصل بقى ليمفانجايتس وليمفاديمايتس من تقى اكتر ناس بيجيل هاتي بي واحد اول حاجة لازم يكون منعته ضعيفة او عيل صغير او واحد بقى كلوس كونتاكت قوي بقى مع مرض تي بي تي بي كومبليكس بي ممكن يهيل ايه كومبليت والانسان يخف الواحده او بيهيل بفايبروزس او يحصل بقى هايبر يحصل اريثيميا نيدوزم او بلورال افيوجن او يحصل بروجريسيف للبرايمري بقى تكبر ويحصل رابشر بقى فيحصل تي بي بريكاردايتس وبلوريزي وكده اما الباثولوجي بتاع البوست برايمري تي بي ممكن يحصل رياكتيفيشن او يتنقل بقى عن طريق الدم او يحصل ري فيحصل تي بي برونكوبونيا او كافيتاشن او مايلاري تي بي الكلام اللي انا قلته ده كله في الباثولوجي ولا يلزمنا في اي حاجة خش على طول بقى على كلينيكال بيكتشر هيشتكي بقى من ايه في كومبليكس هيشتكي من اول حاجة ممكن يبقى ما عندوش اي اعراض بس هيشتكي بقى من فيفر ودراي هعمله شاستي اكسي راي وسبيوتم اكزامينيشن وتيوبر كلين تيست او يجي له هايبرسنسيتيف هيبقى عنده اريسيما نودوزم وبلورال افيوجن برضك نفس الكلام تشيست اكس راي اسبيوتان اكزيمنيشن تيو بركلين تيست او يبقى بقى بروجريسيف والمرض انتشر في جسمه كله واكتب اي اعراض خدتها في الشست هتبقى صح يعني هيجي لك وطبعا الاعراض بقى بتاعه التوكسينيا العادية بقى يعني يجيلك مثلا بايه بكلابس في اللنج ابسس في اللنج نمونيا بلورال افيوجن اي كلام هتكتبه تحت العنوان ده هيبقى هيبقى صح بس ايه هي البيتشر بي عنده نايت لكن لو جالك مريض عنده دايابيتس وقلب بلورال افيوجن لازم تشك بقى اللي مريض التي بي يبقى تشك جاله بي ماشي يعني دايابيتس بيجي طبعا لمرضى لان ضعيف طب واحد عنده ضيابيتس وجاء له بيلاترا اللي هو الليمبيهديما ممكن بقى يبقى ضيابيتك نيفروبك البست برايمر تي بي بنفس الاعراض اللي قلنا عليها بس ممكن بقى يحصل ان الكافيتيشن بتاع طبعا نايف فيفر وسويتنج وويتلوس وكاف واكتبكتوريشن ويموبتسل وكل الكلام اللي احنا عايزين المايلر تي بي ده بلاد بورن بيحصل بقى ان ايه حصل انتشار في الجسم كله بيكبر الليفر ويكبر لبليين ولو عملنا ساندس اكزاميناشن هنلاقي كروايدال تيوبركل لو عملنا له تيوبركلين تيست هيبقى نيجاتيف بيبقى معاه انيميا وليكوبينيا ونفس الكلام اللي احنا عارفينه خالص يهمني بقى الكومبليكيشن ايه هي الكومبليكيشن اول حاجة ان ماريت يجي بقى يقولك لك هنقوله ادخلت بروبلم احسن لو قالك لك بيشنت عنده باست هيستوري اوف وقلب بي وقف وكلام من ده ده يبقى ممكن يكون حصله بالمونري فايبروز طب لو قال لك بوست history of TB بي وحصل له ديزنيا وارثومنيا وستيميك بينات كونجيشن ولور ليمب اديما واسايتس يعني اديت حاجه كارديو يبقى كونستركتيف بريكاردايتس طب لو قال لك مريض تي بي وعنده هاي بوتينشن وهايبر بيجمنتيشن يبقى اديسون لو TB بي هيدك هيديك وريجيديتي يبقى حصل عنده TB بي من منجايت لو مريض TB بي وحصل عنده ابدومينال ديستنشن ويونيلاتيرال شيفتنج دارمس يبقى حصل عنده TB بي بروتيمايك الانتيستيجشن هناخد لوسبيوطن نصبغه بالزيل ننسلستين. وطبعا احنا بقى ممكن ندي ممكن لو كان عيل صغير ناخد فلويد جاستريك واشينج لانه بيبلع البلغم بتاعه ممكن ناخد اليورين او السي اس اف ونعمل راديولوجيكال اكزاميناشن ده الشيست اكس راي هتلاقي كافيتيشن وفيوجن وفايبروزس وكلها في خده ده بيه يعتبر تجميعة خلاص للمنهج يعني عشان كده خلصنا شابتر التبي شابتر قصدي الشيست يعني هو عباره بتعمل كل حاجة بصراحة عشان كده هو مرض رخم جدا تيست هنلاقيه بوزاتيف لو كان عنده ايه هي اسباب الفولس نيجاتيف تيوبر كلين تيست يعني واحد موجود عنده تيبي لكن جت عمله التحليل لقيته مش موجود اول حاجة ان انا عملت التحليل غط او ان هو مناعته ضعيفه او عنده فايرال انفيكشن قللت منعته طبعا في مريض التبيه يبقى الايه اس عالي جدا لانه هو انفلاماتوري هنعمل بلاد بكتشر بلاد بكتشر هنا مميزة جدا هلاقي ليكوبينيا وزريلاتيف لينفوسايتز كلمه ليكوبينيا وزريلاتيف لينفوسايتز احنا سمعناها في ايه في ثلاث حاجات قبل كده في الفايرال انفيكشن وفي التيفويد وفي البروسيلا ممكن نعمل بي سي ار بس البي سي ار هيقول لي ان الاورجانيزم موجود بس مش هيقول لي كان عايش ولا ميت ماشي العلاج لازم بيدريست ايزوليشن عشان ما يعديش حد جود كيشن نغذيه كويس وبندي له لونج كورس من من التريتمنت وبندي له الايزونيازيد بس لازم الايزونيازيد ياخد معاه فيتامين بي سيكس لان هو بيعمل هيباتوتوكسيتي ويعني بولوني روباسي وممكن يعمل سيدروبلاستيك انيميا وبندي كمان ستريبโตمايسين ريفامبيسين ويعني ات سي واهم حاجه ممكن ندي طبعا سيبروفلوكساسين ولو مريضه خايف ان هو يجي له تعب احنا ممكن ندي الباكسين اللي هو البي سي جي في 9 مانث ثيرابي دي اللي بتهمنا ان احنا بندي ايزونايزيت ومعه بيتامبسين لمدة كام 9 شهور ممكن نزود معاه ستريبโตمايسين واي حاجة بقى تانية لو جه مرض ولا حاجة بن ايه بندي له يعني لو عنده انفيكشن ممكن نديله السبيفيك انتبيوتيك الثاني التانية الكورب المنال احنا اتكلمنا عليه في الكارديو هنا بس يهمنا التعريف يعني ايه كورب المنال هو عبارة عن ريد بنتريكلار هايبرتروفي ويز أو وزاوية ريد بنتريكلار فيلي ثاكن دري تو لانج او شيست او باس أو باسكورال لانج ديزيز ذا اللي يهمنا منه وإحنا عارفين ان الكورب المنال عبارة عن ثلاثية كونجستيد ميفين لور ليمب قديمة وانلارجيت تيندر ليفر الأضلت ريزفيراتري دسترسن دروم هي عبارة عن هيبوكسيا لا تستجيب للأكسجين ولا الفنتيليشن هو بتبقى نون كارديوجينيك بالموناري ايديما والاسباب بتاعتها مصائب قاتلة يعني مثلا زي جرام نيجاتيف سيبتيميا واحد عنده امبوليز لحالات الرينال فيلر البنكرياتيتس واحد عنده دي اي سي او تعرض لتسمم بيبقى عنده كلينيكال دوكشن ان عنده بروجريسيف تاكي كاردييا وديزنيا وعمال كأنه بيصارع الموت الانفستيجاشن اللي احنا بنعملها له شيست اكس راي هنعمل له اي بي جي عليه عنده هايبوكسيا لازم عالج السبب واديله استرويد ونحاول ان احنا بس نلحقه بدري قبل ما يخش لي بقى في نمونيا او فينيموثوره او يحصل عنده سيكندري بكتيريا انفيكشن طب ايه هو الدفرنشال دايجنوست بتاع واحد عنده بالمونري ايديما يا اما كارديوجينيك بالمونري ايديما يا اما نون كارديوجينيك بالمونري ايديما والنون كارديوجينيك هي عباره عن ايه شيست شيست ودي بتبقى قاتله <تصفيق> الميديا تاينل سندروم هي ديسفيجيا ومعاها هورسنس اوف فويس ده بس اللي يهمك فيها مافيش اكتر من كده بصراحة واحنا كده خلصنا الشطر بتاع الشيست ويعني في شوية كلام كده بسيط في الشيست بعد ما خلصناه حكاية الهيموبتسس بس دي اخر حاجة الهيموبتسس واحد عنده هيموبتسس اهم حاجة هل هو اتخبط ولا لا لو اتخبط يبقى ده حاجة مافيش فيها مشكلة او لو كان ماسف وكمية كبيرة لازم بقى اعمل له سببورت التريتمينت بذب الضبط كأن واحد عنده ارتجاع في المريء اسف اللي هو عنده سفجال باريسس اسف وبدأ اتطرقع فلازم اعمل له في فكير زي مثلا بقى ايه اللي هو التامبونات فور جليدنج اندوترقيه الكولد سالاين لفاج ندي له فازوبريسين كأنه بالظبط بعليك ولازم ديت حالة كلينيكال يعني بس اللي يهمك ازاي حاله كلينيكال ممكن تتبسال فيها عمرها ما تيجي كسؤال نظري ويعني احنا ما بنتكلمش فيها كتير بصراحة بس أهم حاجة هل هو اتخبط ولا لا لو كانت خبط وبدأ الدم ده يطلع ما بيخافش قوي لان احنا عارفين ان السبب ان هو خبط وخلاص في اخر كلمة بس هنقولها اللي هي واحد عنده هيموكتسيز ومعاه رينال فيليار ده حاجتين بس اتساموا طول المنهج اللي هي يا اما باجنر سندروم او جودباستر سندروم الباجنر جرانيولوما دي احنا اتكلمنا عنها في شابتر الروماتولوجي جودباستر اتكلمنا عنها في تسجيلات الرينال كده احنا خلصنا شابتر الشيش يعني اتمنى ان هو يكون عجبكم وربنا يوفقكم جميعا